الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم أمين في الدرس الماضي قرأنا مجرد قراءة مراتب العلم, العلم أو مراتب الجائزة عفوا قلنا المرتبة الأولى هي مرتبة الضروري كاتصاص الجرمي بالحركة أو السكون فقط كاتصاف الجرم بالحركة أو السكون فقط يعني كاتصاف الجرم إما بالحركة أو بالسكون كل هذا جائز على الأجرام وقلنا الأجرام عبارة عن لفظ يصدق على الأجسام وعلى الجواهر الفردة أي التي يتألق منها الأجسام وهي أقل جزء من من المادة يعني أصدر جزء من المادة وهو جزء لا يعني يفترض أنه جزء لا يتجزّز وهذه طبعا محل خلاف بين العلماء المتقدمين والمعاصرين حتى الآن حتى الآن يعني الفيزيائيين والمتكلمون في العلوم الطبيعية والعلوم العقلية لم ما زالوا مختلفين في أنه هل المادة تتألف من أجزاء دقيقة لا تتجزّز أم أنها تتألف من أمواج أم من أوثار أو من هيا ولا هذه عبارة عن خلافات في القدم وصادقة الآن الآن هالتلافات مبنية على قسمة عقلية وليست مبنية على مجرى التجربة لأن التجربة لا تطال أي فرد من هذه الفروض هذه الفروض عبارة عن فروض عقلية لذلك النظريات التي تنشأ عن هذه عن, عن مثل هذا التصورات للكون هي عبارة عن نظريات عقلية وليست عبارة عن نظريات مدنية على تجارب لأن التجارب لا تطال ولا تمس ولا تصل إلى مثل هذا المستوى اللي هو مفروض أننا نتكلم عليه وهو الجزء الذي لا يتفزأ أو نظرية الأوثار الفراغة يقدسمها Super-String Theory أو نظرية أينشتاين اللي مبنية على أنه الزمان والمكان مثلاً المتحدين أو نظرية الهيورة والصورة اللي هي نظرة الفلاسفة القديمة أو نظرية الأموال المتركدة اللي هي تقول أن الأجسام عبارة عن أموات متراكبة أو غيرها من النظرية كل هذه عبارة عن افتراضات عقلية يفترضها بعض العلماء محاولين تفسير بعض الظواهر الطبيعية يعني بعض الظواهر الكونية المخلوقة الحادثة فإذا تم لهم تفسير جميع هذه الظواهر بناء على ما افترضوه من فرض الله من فرضيات مبررة علميا مصوغة علميا يعني مصوغة بناء على تجارب بطيطة جدا يعني تجارب بعيدة ليست تجارب مباشرة إذا تم لهم تفسير مثل هذه الظواهر الكونية فهذا يكون دليل طبق فرضياتهم, فرضياتهم التي افترضوها أولا وإذا بعد ذلك وجدوا أن هناك مخالفة بين النتائج العملية وبين فرضياتهم التي يفترضونها مطلقا صار يلزمهم أنه يعدلوها إما يزيدوا فيها شرط أو يقيدوها أو يلوه كلها وهذا هو سبب نشأت كثير من النظريات اللي يسموها نظريات علمية وهي في الحقيقة يعني هي مش علمية بمعنى علمية هي فرضيات يعني عبارة عن فروض يجيذها العلم ولا يوجبها. يجيذها العلم ولا يوجبها. يعني ايش يعني العلم التجربة التجربة تجيذ كل هذه الفرضيات ولا توجبها. تجيب ايجاب بمعنى انه تقول انه هذه،, هذه النظرية هي نظرية صحيحة مطلقا حتى نظرية ايشتاين يعني العلماء يسمون هذه النظرية وليس قانون يعني ليس متفق عليها انها صائبة تماما 100% ولكن هناك معظم ال. معظم المظاهر الكونية والشواهد الوجودية استطاعوا أن يفسروها عن طريق نظرية أينشتاين ومع ذلك في هناك بعض الملاحظات لم لم تنضبط بمثل هذه النظرية وبعد نظرية أينشتاين طبعا طلع نظريات أكثر يعني أكثر دقة منها وأكثر تفصيلا أكثر غوصا في محاولة تفسير الوجود الكوني طبعا هذا يعني قد يكون مناسبا لقولنا الضروري يعني هو مناسب أيضا لقولنا الضروري كاتصال الجرم بالحركة او السكون فقط قلنا انه اتصال الجرم بالحركة هو جائز واتصال الجرم بالسكون جائز كذلك نقول انه كثير من النظريات العلمية التي يعني تسمى نظرية علمية جائزة جائزة كنظرية الزوهر الفرد الذي لا يتشظى الذي اختاره جماهير المتكلمين أو نظرية الهيرو والصورة أو غيرها من النظريات وبعض المتكلمين اخترعوا يعني من هاتين النظريتين نظرية أخرى مثل ما قال في الأمام الشهرة الثاني له يعني نظرة خاصة وطبعه عليها بعض العلماء وهكذا كل هذه عبارة عن نظريات زائدة وما زال العلماء حتى الآن الذين يفكرون في مثل هذا يعني في مثل هذا الموضوع يخترعون أمور محاولين تفسير هذا الكون الذي نعيش فيه إذن اتصاف الجرم بالحركة فقط يعني هذا الجرم جسم عبارة عن جسم يتحرك ويسكن يتحرك ويسكن الحركة جائز والسكون جائز قد يقول القائل يعني هذا معرفة هذا أمر بديهي عشان هيك بنسميه ضروري معرفة أن الجرم أحيانا يسكن أحيانا يتحرك أحيانا يسكن وأحيانا يتحرك هذا معرفته بديهية ضرورية لذلك هو العلماء سموه سمّوا هذا الأمر بالأمر الضروري وقصدوا بالأمر الضروري كما نوهنا سابقا أشهدنا سابقا أي أنه بدأي أي أن هذا الأمر بدأي فأطلقوا الضرورة وأرادوا به البداعة ما هي البداعة؟ هي العلم بالشيء لأول النظر أو من دون توقف على ازدلال ونظر وبحث وتسبب غير ذلك والبداعة مأفولة من البداعة من البداية بدأ يبدأ بدأ بداعة قلب الهمزة صارت ها لأنها أحل في المطبوق بالتعبير أحسن، فصارت بداهة، وفأشق منها الأمور البدائية بدال ما يقولوا البدائية، طبعاً البداهة أسهل في المطبوق بالتعبير، فلذلك هذا نوع من أنواع القلبية، المقصود بها إنه العقل عندما يلاحظ لأول ملاحظ عند أول ملاحظته لهذا الأمر المطروح عليه سواء حركة الجرم أو سكون الجرم يصدق فيه. لا يطالب بالدليل يقول لك ما الدليل على ان الجسم يتحرك لا تحرك الجسم بدني لا حاجة للاستدلال عليه هذا القسم الاول واما القسم الثاني نعم. هنا أنت أقولك الجسم العقل لما أشوف الجسم يتحرك هم هذه اللي كانت راكب مسطر أحس شغلته بداحة يعني أنا أحس إنه يعني مش اقتراف حتى لو اقترف مفيش كار يعني مثلاً يعني نحن نسمه بداحة أن كل أكبر من الجمل مثلاً هذا مثلاً نسمه بداحة لأن ما الوحيد الذي يعرفهنا هي الضغط العقل لأنه مثلا ااا الحركة والصعود والقضايا القضايا التي أنا أحس فيها عقلية لقد ما منه؟ ما أمتعشل؟ جميل, جميل طيب وش تتحكين؟ نحن نحن أولا عن جائزة من أول العبيري لا هو مش هكذا كلام هو محل كلا اعتراض جميل جيد وموجع تعتراض شخص وآله بشكال اعتراض ما في مشكلة ما عندي واحد يجي يحكي لي أنا بدي أعترض ما في مشكلة مطلقة يعني بالعكس هذا فخر يعني إلا كنت أعترض ولما يكون سؤال برضه ما في إشكال كبير جدا، إيه... <تصفيق> لاحظ، يعني هذا سؤال ضيق جدا، كثير من الناس يعتقدون أن الحس يحكم، أن الحس له حكم، والحقيقة أن الحس لا حكم له مطلقا، ونحب. هو فقط عبارة عن نافل. كما قلنا سابقا، العلماء اختلفوا في إنه الحوار هل هي نواة، أم هي نفسها المدركة؟ وعلى كل الأحوال قالوا أن النفس هي المدركة، هي العالمة حقيقة. واضح كيف المسألة فالتحقيق أنه لا حكم للحس مطلقا لا حكم للحس مطلقا واضح كيف المسألة لأن الحكم يستدعي تطورين على الأقل ولا يوجد في لحظة الزمانية واحدة في الحس إلا صورة واحدة في أي نوع من أنواع الإحتساس سواء اللمس أو الرؤيا أو الإدراك الوجداني أو أي شيء لا يوجد في أي لحظة من اللحظات الزمانية حسين يعني إحساسين في نفس الزمن. العين تدرك في لحظة واحدة صورة واحدة فقط حتى تزول هذه الصورة تأتي صورة أخرى وهكذا يوجد لزوال هذه الصورة زمان معين اللي هو زمان مثلا كيف الضورة ما أنتم تطفوه زمان أنه زوال هذه الطاقة الكاملة في الضوء فقط فيوجد أيضا زوال يسموها يعني في أشياء لها علمية اللي هي زوال الصورة أثر الصورة أو الشيء الذي يؤثر في يي الصورة في العين هذا يحتاج لزمان معين عشان هيك إذا أنا الآن دورت إيري الأن هيك بتشوفوا أنتم خط متصل صح خط متصل في القلم الخ في الحقيقة لا يوجد خط متصل الخط المتصل في الصورة في العين سببه إنه سرعة حركة يدي سرعة انتقال القلم من اللحظة الأولى إلى اللحظة الثانية وهكذا أكثر من سرعة ذوال الصورة الأولى عند العين فطنطبع في العين الصورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة قبل أن تذلوا الصورة الأولى فبلبس القلم حركة كاملة والصورة الأولى بعد لم تذل فبين عند العين دائرة ثانية فالحفظ لا حكم له مطلقاً الحاصل إنه على السؤال إنه لما نقول حكم العقل بدأه أي حكم العقل بتوسط الحس شوف كيف هذا بتوسط الحس لأن الحس العقل لا يمكن أن يحكم إلا بتوسط الحس كشرط للتعقل وليس سببا للتعقل فلا بد لكل حكم عقلي أن يكون معتمدا فيه على نوع من الإحساس إما إحساس داخلي أو إحساس خارجي شيء فلا تعارض لما نقول الحركة طلقت الجسم يتحرك. لا تعرف مطلقا بين أن تقول أدركت هذا بالحس وبين حكم عقلي على هذا لأنه قولك أدركت هذا بالحس أي بلغتني صورة صورة النقلة أو الحركة عن طريق الحس أما الحكم الحقيقي بأنه الجسم يتحرك هو حكم عقلي بعض بعض الأحيان الناس يتجاوزون، يتسمحون في الإطلاق فينسبون هذا إلى الحس. أنا حسن تقوله مثلا أحسست بالحركة ب ب ب ببصري مثلا شفته يعني شوفته بالحدة شفته, شفته ينتقل ش شفت رؤية الجسم ينتقل من المحل الأول للمحل الثاني للمحل الثالث وهكذا ولكن حكم الحركة بالتحديد العقل بملاحظة انتقال الجسم من ال أو كون الجسم في المحل الأول ثم الثاني ثم الرابع وهكذا يقول انتقال الجسم من المحل الأول إلى المحل الثاني هذي اسم حركة بيصير الحكم بالحركة على جسم ما بتوسط الحس هو حكم عقلي لا يحتاج إلى نظر بل يحتاج إلى مجرد إحساس فقط وهذا هو المقصود في كذلك لما تقول الجزء أقل من الكل أو الواحد أقل من الاثنين إذا قلت لك مثلا هذا كتاب وهذه الصفحة جزء من الكتاب إذا قلت لك أنا بالتعريف هذا كتاب صح؟ كيف أدركت أنه هذا كتاب بالتعريف بالحكم هذا المقصود بالتعريف الآن بقول لك هذه صفحة من الكتاب كيف أدركت أنه هذه صفحة من الكتاب <تصفيق> شوف كيف فالعقل يستحضر الصورة الأولى ويستحضر الصورة الثانية فينتج فيدر... عنده حكم ضروري بأن الجوء أقل منها ب... باستحضار الصورتين ولكن الحث في الحقيقة ليس حاكما الحث في الحقيقة هو عبارة عن ناقل وهذه طبعا مسألة دقيقة جدا إن شاء الله سوف نتكلم عليها لاحقاً يعني في محل آخر ليس في هذا الكتاب ولكن الحس الحس بنفسه ليس حاكما بل هو ناقل للمدركات الخارجية وليست كما هي بل هو ناقل لنطب معين تحدث فيه عن العالم الخارجي الحس لا يريك العالم الخارجي كما هو في الحقيقة ينقل إليك إدراكيات معينة بحسب أن مش بحسب العالم الخارجي واضح كيف ولكن تكون هذه المنقولات فاطقة على العالم الخارج ويسف مضابقة الله وبحكة المسألة طبعا هذا في إلها تفصيلات معينة إن شاء الله سوف نتكلم عليها في كتاب آخر إن شاء الله إذن قوله إنه الضروري تتصاب الجرم بالحركة أو السكون فقط ثم قوله الثانية النظري ومثاله تعذيب المطيع الذي لم يعص الله تعالى قط وإثابة العاطي فإنه جائز في حقه لكنه نظري يعني. يقول هو في هناك جائز ضروري لا يحتاج إلى نظرا في إدراكه وفي التصديق به وفيه يوجد هناك جائز نظري إيش يعني جائز نظري؟ يعني يتوقف, أيوة يتوقف العقل في الحكم عليه بالزواج إلى استدلال ونظر مقدمات بدك تقدم مقدمات حتى أنك تحسي فعلا هذا جائز ضرب لك مثال الجزال الأول كاتصاف في بالحركة أو السكون المثال الثاني قال تعذيب المطيع الذي لم يعص الله قط الذي لم يعص الله تعالى قط مطلقا مع البناء على الضم البن. <تصفيق> بقط فالآن لما واحد يقول الله سبحانه وتعالى يجوز عقلا لا قطية المسألة يجوز عقلا أن يعذب إنسانا قطى طول حياته قطى طول عمره وهو مطيع لله سبحانه وتعالى إيس يعني الجواب عقلي إيس يعني يجود عقلا يقبل عقبالك إنه ممكن واحد يحكي لك لا يا مستحيل إنه الله سبحانه وتعالى يعذب طيب نحكي له مستحيل مستحيل إنه يعذب من قضى طول عمره مطيعا طيب ماذا بقي لك من احتمالات إذا أنت قلت يستحيل أن يعذر، فهل يجب عليها أن يثيب؟ مشيئة هل يجب عليها أن يثيب مثلا أم يجوز أن يثيب ويجوز إنه مو... إذا قطعت الاستحالة بقي الجواز وبقي الوجود، فماذا تقول؟ هل تقول بأنه يجب عليه أن يثيب؟ شو بكث المسألة صار؟ إذا أنت قلت يستحيل أن يعذر، ماذا بقي لك من أقسام الحكم العقلي؟ إما الوجود أو الجواز. فإما أن تقول بالوجوب على الله سبحانه وتعالى أو تقول بالجواب إذا قلت بالوجوب في هذه الحالة نفيت إرادة الله سبحانه وتعالى نفيت كون الله سبحانه وتعالى مريدا لأن كل شيء واجب فهو لا يتعلق بالإرادة لا من المتعلقات الإرادة ولا القدرات بلا شك طبعا لذلك لما احنا ركزنا في شرح الجوهر على هذه النقطة بالتحديد وقلنا أنه أهم نقطة من النقاط الخلاف بين المتكلمين وبين الفلاكسة هي أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار إيه سمعنا فاعل مختار؟ أي أن فعله ومفعولاته جل شأنه تصدر بالاختيار بالإرادة بالقدرة ومعنى القادر هو الذي إن فعل أفعل وإن ليس الذي يجب عليه أن يفعل إذا كان الشيء يجب عليه أن يفعل فليس قادرا صح؟ أنا أسمع أو إني قادر إذا شئت تركت القلم وإذا شئت حملته في هذا الحالة يضبط لي صفة القدرة أما إذا واحد والله مسكني القلم وربط إيدي وحكى لي أنت قادر على الله هذه مش قدرة هذا جبر نوع من الجبر واللزوم وأضحكي في المسألة فإذا الاختيار لا يمكن إثباته لله سبحانه وتعالى مع إثبات أن فعل من الأفعال واجب على الله سبحانه وتعالى يعني يجب ان نقول كل شيء هو فعل من افعال الله حكمه الوجوب ام حكمه الجواز جواز الجواز طبعا مش الزواج هذا واحد يجي يحكي بدي اتزوج حكمه الجواز وليس الوجوب وليس مش ما طب في ما ولي يقول الله على نفسه امم في الامور كان لي ان كما انا وجب على نفسه أنا لسه ما كملت الكلام في المسألة سناثي ليش شيء بدي أودح المسألة عن طريق التبرط يعني عن طريق عدة استدلالات يعني مسألة دقيقة جدا وإذا الواحد فهمها فهمها الآن سوف يدرك مدى عمق علم التوحيد إحنا أول شيء بنقول العقل انحصلت أقسامه في الاستحالة والوجوب والجواب إذا كلنا يستحيل أن يعذب بتقول ماذا يبقى لك اما الذوات او الوجود لا يبقى اما ان يحكي لا مره هيككم الرهيق هيك برضه هذا بيصير له اولاد وضار لا يريد فعل التوحيد فاما ان يقول بانه يجب على الله ان يقيم المطيع او يقول لا هذا تابع لاراده الله هو بمحض فضل الله فيه بمحض فضل الله فيه ايش فضل الله يا سيد عمر ايوه ومن غير طق وذوب عليه لان لان الواجب اذا فعلت شيء بطبق الوجوب فهذا ليس فضلا إذا أنا أوجبت على زيدا أن يفعل شيئا ثم بعد ذلك قال لي أنا فعلته وأنا متفضل عليك لا أنا أوجبت عليك فأنت فعلك ليس تفضلا علي. شوف هذا واجب عليك أن تعمله وفعله الواجب ليس فضلا ليس فضلا فإذا إما أن يبقى الوجود أو يبقى إيه إما يبقى الوجود أو الجواب طبعا المعتذر اختاروا الوجود يعني إيه ما نختاره نجم يعني حكوا واحد اثمين ثلاث اربعا نختار الوجوب لا مش هيك المسألة رضح عندهم حسب نظرهم ودلتهم ان, ان اثابة المطيع واجب على الله يستحيل ان لا يثيب الله سبحانه وتعالى المطيع عقلا احنا ميحكي عن الناحي عقليا واما اهل السنة فقالوا لو اوجبنا على الله سبحانه وتعالى اثابة المطيع لو اوجبنا على الله اثابة المطيع فنحن نكون قد نفينا صفة الإرادة لله سبحانه وتعالى، ونفينا أي شيء يبقى في ورد في القرآن وفي الشريعة، بأن الله سبحانه وتعالى يمن علينا، وإن له فضل وهو ذو الفضل العظيم وهو إلى آخره. كل هذا الكلام نكون نفينا، لأنه لا يبقى له أثر أصلاً ولا يبقى له معنى، لأنه الفعل إذا خرّشنا على إنه واجب لا يكون فضل ولا منا ولا ولا اختيار ولا شيء من ذلك. إذا أهل قالوا. كل أفعال الله بما فيها الثواب والعقاب هو جائز على الله جل شأنه وليس واجبا جائز وليس واجبا أيضا بنقول من ناحية أخرى الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق هذا العالم في الحديث ورد أن الله كان ولم يكن شيء قبله كان ولم يكن شيء معه كان ولم يكن شيء غيره طح كان ولم يكن شيء غيره طيب خلق الله سبحانه وتعالى للعالم هل هو واسب عليه ليش لا طيب هاي واحدة وبعدين ما في حدا يعني غيره يسبره ماشي هذا الوجوب بمعنى انه ايجاب طيب مش من نفس الحديث أنا بحكي من نفس الحديث غير من نفس الحديث انا ليش جبت الحديث حتى نستنبط الجواب من نفس الحديث نعم نعم لو العالم واجب فها الموجود مع الله تعالى ابدا مع الحديث بالضبط الحديث اصلا ايش معنى الواجب هو الذي يستحيل انعدامه صح هو الذي لا يقبل العقل انتفاءه لا يجوز في العقل انتفاءه مش هذا معنى الواجب طيب إذا كان الحديث إذا قلنا إن إيجاد العالم واجب على الله فمعنى هذا الكلام واجب عقلي يعني معنى هذا الكلام إنه يستحيل يستحيل أن لا يوجد الله سبحانه وتعالى العالم أو يستحيل أيضا أن يتطور العقل انتفاء وجود العالم طب كيف نقول ذلك والحديث نفسه يقول نفسه كان الله ولم يكن شيء معه كان فيه فيه فيه إذن هناك في حالتين حال كان الله سبحانه وتعالى فيها وحده لا شيء معه ثم أوجد المخلوقات جميعا إذن وجود المخلوقات وإيجاد المخلوقات ليس عمرا واجبا على الله سبحانه وتعالى لأنه جاز عدمه كما جاز وجوده وورث القرآن أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن, يفني أن يهلك من في الأرض سميعا عيسى بن مريم وأمه ومن في الأرض سميعا من, من يستطيع أن يمنع الله سبحانه وتعالى من ذلك إذن قبل وجود العالم العالم مع إنه موجود مرت عليه حالة متوهمة مفترض لم يكن فيها موجودا ثم وجد ثم يجوف عليه الفناء. طب الذي يمر في هذه الأحوال هل هو واجب أم جائز؟ قطعاً جائز. شوف كيف المسألة صارت؟ إذا أيضاً دليلنا على إنه كل ما كل ما في العالم أيضا وهو فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى كل ما في العالم فهو جائز. دليلنا عليه أيضا يمكن أن نفتنبطه من بعض الأحاديث أو الآيات وعلى ذلك أدلة كثيرة كل الزمن. أيضا بنقول من جهة أخرى ما معنى الواجب؟ إيش معنى الواجب؟ الواجب هو الذي يوجد هناك تلازم لا يستطيع العقل أن يفرض انعدامه أو فناؤه أو سلبه كيف يعني إننا نقول 1 زائد 1 يتاوي 2 إيش يعني يساوي 2 يعني يستحيل أن يساوي إلا 2 واضح إيش معنى الواجب العقلي نحن نتكلم عن الواجب العقلي يعني 1 زائد 1 يتاوي 2 ويستحيل أن لا يساوي 2 هذا الذي عبرنا عنه سابقا بالقطع المركب إيش يعني القطع المركب عندنا عنه يجب طرده ويجب عكسه وإيش يعني يجب طرده ويجب عكسه كيف يعني صابق التشغيل؟ إنه إثباته, ف... إثباته وإستحاره ضده بالضبط إنه يجب إثباته ويستحيل فرض ضده يستحيل ما يقول هاي معنى الواجب العقلي هذا هو معنى الواجب العقلي الآن إحنا بنقول يجوز تعذيب المطيع وناس بقوله يجب إثابة المطيع إحنا بنقول يجوز مش يجب تعذيب المطيع يجوز تعذيب المطيع عقلا لا نقول شرعا اما من ناحية الشريعة فقد اوجد الله سبحانه وتعالى اوجد يعني ثبث وفرض وكتب وبحكية المسألة على نفسه انه من فعل على مقتضى من فعل مقتضى اوامره فهو لا شك ولا يجوز ان نشك في هذه المقدمة انه طائر الى الجنة ومن خالفها فهو طائر إيس إلمر لا يجوز أن نشك في هذا من ناحية سرعية بملاحظة السريعة ولكن من ناحية العقل إيس يعني من ناحية العقل؟ إن الإنسان يحكم بهذا الحكم من دون أن يلاحظ أي أثر وأي آية وأي حديث وردت السريعة يعني بمعنى إن العقل إذا لاحظ مفهوم الذات هي الله زل ولاحظ إن العبد يفعل مقتضى أوامر الله أو يخالف مقتضى أوامر الله طب من أين يوجب العقل على الله سبحانه وتعالى أن يثيب من أطاع وأن يعطيه وأن, وأن يعاقب من عطاه يعني ما هو وجه التلازم العقلي لاحظ كيف المسألة ما هو وجه التلازم العقلي بين طاعة العبد وبين ثواب الله سبحانه وتعالى ونحن نقول يجب على الله أن يثيب الطاع المطيع إذن هناك ثي طاعة للعبد طاعة للعبد ويترتب عليها فعل من أفعال الله لاحظ كيف معنى هذه العبارة إن كلما وزدت طاعة للعبد يجب أن يفعل الله سبحانه وتعالى إيه التواب إذن صار هناك علاقة علية ومعلولية بين فعل العبد وفعل الله فصار فعل العبد علقا لفعل الله وابد حكي صارت المسألة إذا مهما أطاع مهما أطاع العبد ربه جل شأنه فيجب على الله لا يمكن أن يفعل إلا أن إيش يثبف فصار هناك نوع من التلازم العقلي وهو كون فعل العبد علة لإيش لإزاد الثواب هل فعلا يحكم العقل؟ بأن التلازمة والعلاقة بين طاعة العبد وع بين طاعة العبد وثواب الله سبحانه وتعالى هي فعلا علاقة بهذا النوع؟ نعم أي عقل يحكم بذلك؟ يستحيل يستحيل أن يحكم العقل الصحيح بذلك بل العقل الصحيح يقول هذا جائز وهذا جائز ثواب إثابة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد الذي أطاعه جائز جائز على الله بمعنى رب فضله وإرادته كما أن عقابه مطلقا جائز لأن كل الموجودات هي ملك لله سبحانه وتعالى فإذا هذا هو معنى قولنا بأن لا توجد هناك علاقة هي الوجود بين فعل العبد وبين ثواب الله لأن لو وجدت علاقة الوجود لصار فعل العبد علة لثواب الله ولصار أيضا معطية العبد علة لعقاب الله لا هذا صحيح ولا هذا صحيح إذا العلاقة بين فعل العبد بين فعل العبد الذي هو الطاعة أو المعطية وبين فعل الله الذي هو الثواب أو العقاب هي علاقة مترتبة على الجواز الاختيار الإلهي يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يفيد عباده إذا أطاعه وأراد أن يعاقب عباده إذا عقوب ولا شيء يوجب على الله ذلك أي طرف من الطرفين لا شيء يوجب عليه لا الإثابة ولا العقاب واضح إيش معنا إنه هذا واجب على زائد عقلا هذا زائد عقلا نعيد طراءة العبارة قال النظري ومثاله لاحظ إحنا احتجنا احتجنا لكي نصدق بأن تعذيب العاطي جائز إلى شوية شف نظر والاستدلال توقف تصديقنا بأن هذا محكوم عليه بالجوان على النظر هو الذي دعا العلماء أنهم ينفوا ويقولوا هذا جائز نظري يعني متوقف في تعطله وتصديقه على نوع من النظر ولاحظ العلماء أوردوا مثال حساس جدا وهو أنه تعذيب المطيع حتى يجي الواحد اللي بده يسأل يسأل حتى يستفذوا الواحد اللي بده يسأل كيف يسأل, يسأل لأنه شخص اللي بتخصه قصير صح ولا لا إذا قبطوا حياته وهو مطيع فقال يجي واحد يحكي له لا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيب لا يجب على الله أن, أن يبعثك في الجنة مثلا يقول الله أكثر كيف لا يجب يعني يصير في نوع من الاستثناء فالعلماء قصدوا أن يضعوا هذا المثال هنا في مقدمات علم التوحيد حتى يظهر للناس مدى خطورة علم التوحيد وإنه يجب على الناس أن يتعلموا أما إذا واحد أجل قال نعم أنا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يثيبني وتكون آخرتي في الجنة من أين أتيت بهذا الوجود من أين, من أين؟ إذا قلت للشريعة صلمناه لك وليس محل نزاع أصلا لأنه كما قلنا هذا محل اتفاق والذي ينقض هذا الشيء وينفيه هو أصلاً ينقض أقل من أصب الدين أما من ناحية عقلية, احنا من, ناحية عقلية من أين حكمت العقلي على أنه الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يصيبك يعني معنى إيش معنى أنه يصيبك أنه بعد ما تموت يجب عليه أن يبعثك واحد كيف المسألة إيش التواب ما هو أنت تفعل شيء في الدنيا ثم تموت ثم يبعثك هذا كله غطير واجب على الله لأنه إذا عكت في الجنة لابد أولي قبله من انك تموت بعدين يبعث في خلق جديد ويحاسبك حتى يحطك في المحل اللائف لانه كل واحد يجب ان يوضع في محله اللائف ويقول حتى يكون في هناك عدل، ما هو هذا هو نظريق المعتزلة أصلا ثم بعد ذلك او يخلق الجنة لان المعتزلة بقولوا انه خلق الجنة الان بيكون نوع من العبا لانه ان تخلق الجنة أن تُخلق الجنة ولا شيء فيها لا لا لا, لا, لا, لا, لا يوجد هناك ناس أو مخلوقون يتنعمونها فيها دون أن العبث هيك المعتزلة يقولون ما هي نظرية هم منها بالمعتزلة في إله يجب على الإنسان إنه يعرف كيف إنه في هناك صار مذاهب العلماء يعني سواء المعتزلة أو لا أو غيرهم من أصحاب الفرق الإسلامية مش إنهم يعني ليسوا عارفين يعني كل واحد بيقول كلمة تلزمه لوازن يلتزم بها أما لما يقول والله أنا أقول إن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وفي هناك حد ومع هذا ليس جسم فقالت تتخوت علينا يعني هذا نوع من الهبل شوف كيف إنه حد وفوقية وحد من جميع الجهاز ومماثة ويشار له ومع ذلك غير جسم يعني المسألة يعني فقط إنك تحكي جسم ولا مش جسم. شوف كيف واذا واحد نقص ما وما بعرف إذا حروحها ولا لا بقول له يعني الله سبحانه وتعالى يعني يفعله يوجد له حدود من جميع الجهات نعم بيقول نعم حكيت له يعني له حجم يحكي له أنا أقول قدر حكيت له يأتي بمسألة صارت يعني مسألة قدر ولا حجم ما هو القدر إما قدر معنوي يعني قدر كناية عن القدرة وعظمة العلم أو قدر بمعنى إنه قدر الكاسي هذا أكمل حجم يعني فليش ما تختار الكلمة هذا اللي هي حجم الذي تعبر عن حقيقة مدعاه أنا لا أنازعك يا أن الله عظيم بمعنى أنه قفاياته عظيمة أنه قدير أنه, إنه كذا لا محل النزاع في ذلك ولكن محل النزاع أنه له قدر بمعنى الحجم قال تقول أن الله حجم بحكي يا ما هي الكلمة أطلا يعني دفشة بحكي بطبجر ما تحكي صايد يعني صايد أحلى يعني إذا مسألة توقف على الدفاشة ومش الدفاشة الصايد اللي هي بالإنجليزي يعني حجم أحلى إذا صار في المسألة يعني مسألة دفشي ولا مش دفشي، هو شوف كيف يعني خلوا الخلاف في العقائد متعلق بمجرد ألفاظ وليس حقيقة العقائد الألفاظ، بل الإنسان كما كما يعني نحن نعلم يمكن أن يكون مؤمن حتى من دون ما يتكلم إله، صح ولا لا يفهم معاني فقط العقائد من مبنية على معاني وليست مبنية على ألفاظ. نعم. يجب أن على الله للإشارة <تصفيق> المعرفة في نفس المعرفة لأنه المعرفة في لكن أيضا من باب التحققين صفحة الله تعالى يجب أن يكون صفحة متعلقة ويجب من أكثر موجب <تصفيق> حتى أن الله تعالى عادلا لأنه <تصفيق> يعدد عادل. صحيح؟ نعم وكمال العبليتين كيف تتاكد أن تغضع أشياء المعرفة؟ نعم أنه <تصفيق> هذا وال... هاد... تقريبا حجة المعتذلة انشاء الله توفناتيها لاحقا ولكن لا في إشكال أني أحكي لك يعني أصل ال... يعني في هذا نوع من المصادر على المطلوب يعني هذا الكلام لما يحكوا المعتذلة في نوع من المصادر على المطلوب يعني بدهم يلدمون بإشيء لا نلتزم به ولا نقول به هم, ي... هم يقولون أن هناك شيء ثابت للشيء في نفسه من هنا صار في عدل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يفعل كذا يكون, يكون ظالم بنقول لهم لماذا يكون ظالم لأنه لم يضع هذا الشيء في محله بنقول له طيب هذا الشيء من قال إنه هذا هو محله أصلا شوف كيف كون الشيء له هذا المحل من الذي قاله العقل هذا محل نزاع بيننا و بينهم كل كلام الآن بالحكام العقلية بالحكام الشرائية نعم نعم نح الشرعي ونح العقلي بكل كلامنا النح العقلي نح العقلي نعم. وانا اذا اردت اقول مثلاً يعني عقل المثير يجد نفس الامر والمثير عقله يجد ان يوافق. هذا ليس عقلاً هذا عند الأشاعرة يعني عند المحققين محق... من أهل السنة واجبًا جائد جائد. هذا ليس واثقاً عقلاً. جائز هذا جائز جائز عقلاً. وها هي التي يعني وقع فيها المعترض لأنهم تصحب الأحكام العادية. الأحكام العادية اللي هي في, في في حكم العرف الإنساني يعني مثلا لما جيلك أقول لك من دون ما أنت تطلب مني من دون وجود سابق عليه أحكي لك تفضل الهدية يقبح عندنا أن لا تقول لي شكرا اللي بعبر عنها بإنه إنه شكر المنعم واجب أو غير واجب هذا هذا القبح لاحظ كيف المسألة عند أهل السنة هو قبح عادي وليس قبحاً عقليا بمعنى إنه أصلا لا يجب علي أصلا إني أنا أعطيك هذه الهدية النعمة لاحظ كيف المسألة فإعطاء إيات لهذه الهدية هي أصلا غير واجب علي فأنا لا يجوز لي أن أتوقع منك شكرا على هذا الشيء الذي أنا فعلته تطوعا مني لو أنا, بس لو أنا بعمله هيك بكون أوجب عليك ما لا يجب عليك شكرا ولا يجب على إنسان ولا يجوز لإنسان أن يجب على إنسان إلا بحق الولاية أو أنه يكون خالقه شوف كيف المسألة فمن هنا قال العلماء لا حكم إلا إلا لأ لأن الله صلى الله خالق كل المخلوقات هو الذي يجوز أن يحكم إذا شاء مش قطر عنه يحكم أيضا واحد إنزال الشراع هو فضل من الله وليس واجب عليه نعم فيه كان على في موضوع الإذابة والمسح في موضوع الحكمة لن يكون لنا خبر موجود على كان هذا عيبا ليكون المسح على نقول لا يجب على سبحانه على أن يظهر عنده الحكمة يجب فكيف يكون الحكمة هذه سهل جدا الحل الحل سهل جدا كيف إنك تقول ما هي الحكمة أصلا الحكمة موضوع من الذي يحدد موضعه أصلا ما هي هذه المشكلة هذه هي المشكلة اللي هم وقعوا فيها هم رأوا أنفسهم موجودين في عالم فاضطرضوا أن هذا العالم يجب أن يكون على هذه الصورة إحنا أصلا بنقول أن العالم وجود العالم على هذه الصورة أصلا ليس بواجه هو باختيار الله شوف كيف المسألة كان يمكن أن يولدك لا على هذه الصورة أصلا كان يمكن أن لا يولدك أصلا فقوله قولهم انه وضع الشيء في محله اصلا لا يوجد هناك شيء اسمه محل الشيء اصلا لا يوجد هناك شيء اسمه شيء اصلا هذا مبني على عند المعتزلة على مسائل كبريات يعني مسائل بيسموها دقيق الكلام اللي هي هل الماهيات مجهوله أم غير مجهوله فالتحقيق عند اهل الصن عن ليست مجهوله شوف كيف ليست مجهوله هي بجعل الزاعل يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الماهيات ويلزم على ذلك أنه لا يتبع عليه شيء كل العالم هذا كل العالم بما فيه هو جائز عالف إيش يعني جائز جائز وكل الـ الـ أصلاً يعني أحد أحد مميزات مذهب عهد اللي هو الأشاعر ولم يقل به إلا الأشاعرة هذا الكلام أنه العالم هذا وجوده أصل وجوده جائز وجوده على هذه الصورة جائز بقاؤه جائز وانعدامه جائز هذا يتموها الآن نظرية تعدد العوالم أو العوالم الممكنة. هادمات وصلوا إليها الآن في القرن المعاصر. في سنة 1920 أو 1926 واحد اسمه بيدنشتاين أو شغل زي هيك واحد فرانتين. ثم نظرية العوالم المتعددة وفي واحد ثاني طورها وعالم رياضي أيضا. لأول مرة في تاريخ الفكر الغربي يعني يعرفون شيء أنه العالم يمكن أن يكون على غير هذه الصورة ويمكن أن يوجد عوالم أخرى غير هذا العالم أصلا يسموها نظرية العوالم المتعددة هذه المسألة مقرر عند الأشاعر من أول ظهور مذهب أصلاً شوف كيف هذا المبنية على أنه لا يوجد شيء اسمه أنه يجب أن يكون الشيء في محله لأنه أطلم هذا المحل وهذا الشيء بوضع الله سبحانه وتعالى ليس له تعين بذاته فبالتالي ستنحل كل الإشكالية هذه وسوف نأتيناها لاحقا إن شاء الله في نعم نعم لو نبي يفكرنا الله عز وجل هو هناك ثواب أو عقاب للعاصل في فراء الكير أو في الحديث الشريف لو نتوضعنا حقنا أن نحكنا لأنه هناك ثواب أو عقاب لا عرض بين العقل والشنسان حتى وإن العاطمة المضيح يعني مثلا من العام العمل أنا مالك سيارة ما بحثنا شكرًا لأنه والله وصلت إلى مكان أو إنه لو ربيته أو أحمد أو إيش لأنه أنا لو جسد هذا الله عز وجل خلق إنسان من العدم ف الله عز وجل ف لو لم يكتفوا لا يعني هذا عدد غيره نعم هذا الكلام يعني نوع من الخطأ يعني فيه نوع من الخطأ شوف كيف يعني مش كلام علمي محقق يعني بمعنى إنه كل مش كل المقدمات التي اعتمدت عليها هي مقدمات علمية وياقينية لأنه بكل بساطة يمكن أنا إذا كنت معتدل في قسم كبير منها وأحكي لك هذا الدليل على كل شيء أنت قرأت وهذا هو المقصود من علم التوحيد إن نرجع بالأمور إلى أولياتها شوف كيف إن نرجع بالأمور إلى أولياتها أنتم تدعون الضرورة في مثلا استلزام السواب على الفعل الصالح طب هذه هل هي نظرية أم ذبهية إذا قلتوا ذبهية أنا لا أسلم بذلك لأنه عندي ليست طالحة إذا قلتم هاتوا نظركم شوف كيف هذا الدليل ونحن نقضح في كل مقدمة المقدمات الدليل بل ونعارضه بما يخالفه. فإذا انعدم إن هناك حقية قولهم لأنه هناك وجوب نظري مسألة الحكمة الحكمة راجعة لنفس المسألة الحكمة إحنا بنقول أنت احفظ الجملة هذه اللي بحكيها الآن وبعد ذلك سوف نتكلم عليها لأنه لا أستطيع الآن أنه أفسر لك كل الإشكالات التي قد على ذهنك لأنه أنا في ذنبه أيضا شكرا شكرا ورقبيني لأمتينا الأشعر يقولون أن أفعال الله قد تخدم الله في حق لنا ودعنا على المتحدة المتحدة المتحدة على الله أن أرسل أفعال شكرا مش هيك المثل. ما هو عشان هي بحثي لك أنا بقدر إني أجاوب على كل الإشكالات الآن مش لأني أنا ما بعرف الجواب عليها ولكن لأنه المقام لا يليق إن نفصل في كل الاحتمالات ولكن العبارة التي نتطلح الشيء اللي يعني للأشاعة لا و... الحكمة عند الأساعرة هي وقوع الفعل على وفاق العلم هاي معنى الحكمة واضح كيف المسألة يعني وقوع الفعل على وفاق العلم ويستحيل أن يقع الفعل على غير وفاق العلم مطلقا هذا عند الأشاعرة أما القول الذي يقوله بعض الفقهاء بأنه يجوز أن يقع بعض الأحكام خالي عن الحكمة فقفضهم فيها أنه خالي عن حكمة نعقلها نحن ولكن لا يقولون مطلقا أنه خالي عن مطلق الحكمة مطلقا ولذلك هم يعني قالوا الأصل في كل العبادات أن تكون معللة إيش يعني أن تكون معللة؟ إما بعلة أو مطلحة والغالب في الأحكام أن تكون معللة بعلل مش بمصالح مترتبة عليها الحكم التي يقولون بها يقول بها بعض الناس هي المنافع او الاثار المتركبة على الافعال وضحكية المسألة انت لما تقول ان الله سبحانه وتعالى كل فعل له حكمة كأنك بتقول انه هذه الحكمة ثابتة اصلا قبل فعله هذه الحكمة ثابتة قبل فعله ونحن اصلا قلنا انه لا شيء ثابت الا بارادة الله فالفعل وشرط الفعل وسبب الفعل ونثيرة الفعل هي كلها بوضع الله فالله سبحانه وتعالى خلق العالم على هذا النمط انه جعل العالم على هذا النمط انه اللي, اللي بوقع الإنسان يترثب عليه القفاذ مثلا وهكذا اللي, اللي, اللي بوقع عن ظهر جبل ممكن يكثل راسه وهكذا كان يمكن ان يخلق الله سبحانه وتعالى العالم على صورة اخرى مثل اللي بوقع عن ظهر جبله ممكن يقفله هذا ليس مستحيلا عقلا فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكلف الإنسان بقضية خلقه بأنه أراد أن يخلق هذا العالم على هذا النمط من الأحكام لا شيء يجب على الله أن يخلق العالم على هذا النمط بدليل اليوم الآخر كل الأحكام التي موجودة في اليوم الآخر تخالف الأحكام الموجودة الآن الجلد لما ينحرق ينمو جلد آخر طب هذا يتصير في الدنيا لا إذا هو ب بإرادة المختار بإرادة الله سبحانه وتعالى أراد أن يعيد خلق الإنسان على هيئة أخرى بقوانين أخرى بحيث إنه يترتب عليها عذ عذابهم أو تناعومهم مثلا من يتصور إنه في الواحد لما يأكل الآن بعض الأطعمة تخرج فضلاته مثلا على هيئة أرق. عرق جميل الرائحة عطر يعني عطر إحنا عرفنا ما شاء الله عليه الواحد ريحته يعني مش مش حلو ولكن في اليوم الآخر فضلات الطعام تخرج عطر إذا نحن يعاد خلقنا في هيئة جديدة مش في ماهية جديدة في هيئة جديدة الماهيات واحدة أنت تبقى إنسان واحد واضح كيف أنت بتضل نفس الذي تخلق ويعاد خلقك في اليوم الآخر ولكن الهيئات والعوارض اللي احنا بنسميها مش لوازم الماهية لوازم الوجود واضح كيف المسألة في لوازم للوجود وفي لوازم للماهية الماهية ولوازمها تبقى واحدة ولكن لوازم وجودك تختلف فإذا كله إرادة المختار وهذا إن شاء الله سوف يزداد وضوحا شيئا فشيئا لأنه يفعب يعني مش يفعب يعني أكاد يفتحي أن نستطيع تقرير كل المسائل الخلافية وتوضيح الحق فيها في جلد وحده لذلك العلماء اخترعوا هذا العلم صنفوه رتبوه مقدمات بحيث انه الإنسان لم يقرأ من الأول للآخر يكتمل عنده الصورة ورتبوا الكتب كتب مقتصرة وكتب متوسطة وكتب مطولة بحيث انه الإنسان يتوسع في العلم توسع أفوكي وتوسع عمودي شوف كيف المسألة هذا الإنسان اللي يترقى في العلوم يتدمش بهذا النمط لأنه العلم يستحيل أن تكتسبه طفرة هيك فجأة اللي بيحكي لك والله الله سأعبد الله والله سبحانه وتعالى يعلمني إيه تحكي لها شفع الزامع يعني هذا على خلاف القوانين العادية التي خلقها الله سبحانه وتعالى العلم بالتعلم بالضبط ويعلمه الله أيضا حتى هذه لها معنى غير العلم اللي نقصده كما تعلمون من التفسير إذن تبين لنا أن هذا المثال وأن كنا أطلنا فيه لأنه يعني جيد أنه يعني الكلام ان شاء الله يكون له فائدة لانه ينبني على اصول عميقة في علم التوكيد نعم وقوع الفعل على وطاق العلم نعم نعم واجب عرضي ومستحيل عرضي يعني كيف واجب عرضي واجب بالغير يعني واجب بالغير يعني مثلا الآن وجود هذا الجسم هنا جائز ولا واجب جائز صح وجود الجسم هذا هنا جائز ولا واجب شوف طيب وجود هذا الجسم هنا جائز ولا واجب شوف كيف الآن وجود هذا الجسم هنا في نفس المحل حال بقاء هذا الجسم هنا واجب ولا جائز مستحيل عرضي ليس عرضي لعارضا لي عرّر عليه. هذا واجب، هذا مستحيل عرضي وكذلك الواجب العرضي يمكن أن تطلب له أمثلة لهذا الجد. نعم؟ <تصفيق> كلها تفيد. هذه عبارة عن مقدمات عقلية. يعني إحنا اللي حكيناها عبارة فقط عن قسمة الأحكام ومقادير الأحكام. في هناك في في كتب علم الكلام المطولة، في باب كامل اسمه باب النظر أو المعارف. بتكلم فيه العلماء على كل المقدمات التي تلزمك لكي تفكر في الكون في الوجود وفي العقائد كلها احنا نوقد شغلات من هذا الضروري من الكثير فقط يعني بس ايش لحكم العقلي ايش الفرق بين حكم الشرعي شغلات وطيفة حتى اننا نقدر اننا نمشي بمستوى معين من علم التوحيد فوق هذا هي امور اكثر من ذلك ولكن لا نستطيع انه كما قلنا فجأة انه يعني نوضح كل شيء قال ومثاله تعذيب المطيع الذي لم يعص الله تعالى قط وإثابة العاصي إنه جائز في حقه لكنه نظري إيش لكنه نظري يحتاج لله الله ليتوقف قبوله على نظر قال وهذا باعتبار العقل وهذا يعني إيش هذا إشارة للحكم هذا الحكم اللي هو إحنا قلنا إنه جائز باعتبار العقل وأما الشرع فأخبر أن الطائعة له التواب لاحظ كيف الكلام فأخبر أن الطائع له التواب يعني قطعا لا محل للشك والتردد والعاطي له العقاب له العقاب يعني شوف كيف هذا فيها نوع من المبالغة كأن كل العقاب للعاطي يعني فيها نوع من التأكيد والمبالغة فمن شك بملاحظة الشريعة رعلا معرفته لأدلة الشريعة من شك أن المطيع من قال أنه بالنظر لأدلة الشريعة يجوز أن يكون المؤمن في النار هذا إش بكون حكمه مخالف لأصل من أصول الدين شوف كيف مخالف لأصل كبير من أصول الدين ثابت قطعي أصل كبير وثابت وقطعي من أصول الدين اللي هو المطيع له الثواب والعاطي له العقاب يعني الكافر خالد في النار والمؤمن خالد في البنة يعني لو قال واحد أنه يجوز انه يكون الواحد مؤمن ويجوز في الشريعة انه هذا اللي عرفناه مؤمن ان يكون خالدا في النار هذا انسان خالق امرا اطليا من اطول وقواعد الشريعة واذا اضطر عليه يكفر شوف كيف المسألة احنا ما بدنا نتعود على كلمة في كفر لان احساب صح ولو لا اه يعني كثير الواحد يعني مش حلم صح احنا باهمنا أن نعرف الحق من الباطل مش إننا نبعد صنّت الناس هذا كافر ولا مش كافر إلا فمن كان يعني كفره بيناً ظاهراً فيجب علينا تكفيره ومن كان إيمانه بيناً ظاهر فيجب علينا الحكم بإيمانه وما دون ذلك الأصل إنه الواحد يتورع عن مثل هذا الأمر لأنه لو كما يعني تعلمون في كلام الفقهاء يعني من كان عنده 70 احتمال كفر واحتمال واحد إيمان الأصل التورع عن الحكم عليه مش من بعد التورع يعني العاطف لا تورع شرعا تورع هذا حكم شرعي والله أعلم ليه وقوع الاحتمال معا. طبعا المفروض أن يكون الاحتمال معتبر شرعا ليس احتمال فقط احتمال عقلي كل كلامنا في الحكم الشرعي على ما كان منضبطا بضوارة شرعية يعني لو كان هناك احتمال عقلي وهو ليس معتبرا شرعا لا يعتبر هذا الاحتمال العقل ورح كيف المسألة يعني, يعني لو واحد شاف شيخ خمر بشرب خمر أيوة أو مثلا أيضا أن هذا الخمر ليست خمر تنقلب للشيء مثلا لما يشربها تنقلب في عصير. عصير أو عسل أو إلى فيه إحنا نحكي هذا جائز عقلا جائز ولكنه هو طبعا لاحظ إحنا نحكي جائز عقلا ممتنع عادة مستحيل عادة طائل شرعا شوف كيف يعني هو الجواز العقلي هو بالناحية الجواز العام إيش حالة بيقدر يحكي مستحيل مطلقا أنه هذا ينقلب ولكن أيضا نحن مكلفون بالحكم العادي والحكم العادي هو إحنا قلنا عنه إيش يفيد القطعة بطريق ولا بطريق من جهة ولا من جهتين من جهة واحدة إن ما, ما, ما كان قمرا فهو قمر أما أنه يستحيل أن لا يكون قمر نعم بقدرة الله سبحانه وتعالى يمكن أن لا يكون قمر ولكن قدرة الآن الآن الأرالة أن يكون خمرا هذا هو الحكم العادي فيجب القطع بما قطعت به العادة وبالنظر لحكم الشريعة إن الشريعة قالت هذا خمر والخمر حكمه حرام فيجي واحد يحكي والله هذا بأسلوب آخر أو بجعله جاعل آخر جعل الخمر عطلا هذا يكون خلاف الشريعة وخلاف الحكم العادي مطلقا يحد ولا تفعل <تصفيق> أرجو أن يكون هذا المثال وإن أطلنا فيه يعني واضحا إن شاء الله تقرأ الشيخ حزان بالله أكبر الواجب على كل مكلف شرع المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغت الدعوة وقد طلب الشرع من كل مكلف طلبا جازما أن يعرف الله تعالى من عدة صفاته وليس المقصود من عدة صفاته أن يعرف حقائقها لأن هذا مستحيل بل أن يعرف بعض الأحكام التي تتعلق بها كما تترى قال المكلف يعني الذي يوصف في الشريعة بأنه مكلف هو من توفرت فيه صفات معينة أوصات كلكم يعرفها ولذلك سوف نتصر على شرحها شرحا إجماليا إن شاء الله قال هو البالد ما معنى البالد؟ من, من وصل في النمو إلى سن المعينة مقدرة تقديرا فرعيا. ثم 13 أو 18 سن على الخلاف بين الفقهاء أو هذا أوضح عارض أو ظهوري عوارض به طبعا إنه نبت الشعر الصوت يتغير الاحتلام أرنبت الأمن الأم <تصفيق> <تصفيق> إنه تنقسم مثلا وهكذا هذه عوارض وظواهر ودلائل تقترن بأنه الإنسان بلغ أم لم يبلغ ما هو المقصود بسن البلوغ إيش يعني البلوغ؟ البلوغ إيش؟ بالضبط بلغة. نعم؟ أيها أن يبلغ الإنسان سماً معين يستطيع فيها أيها التمييز إيش يعني التمييز؟ أن يميز فيها مش أنه يميز فيها فقط الدين ولا؟ أن يميز فيها مصارحه وتبعات أسعاره وأسعاره وما يعود عليه من مضال عليها التزامات يعني أن يكون الإنسان متهيئاً لأن يكون ملتزم. بعض الأطفال مثلاً صغار غير مميزين ممكن إذا قلت له ما تروح لا تفعل كذا يروح يعملها ولا يدرك العلاقة بين الأمر ونتيجه المآل يعني, يعني إنه إذا إذا لم تفعل ذلك أو إذا فعل ذلك سوف يمرت تاريخ آخر ما في هناك بين عنده في نفسه قد اكتملت بعد الهيئة التي تؤهله انه يكون مكلف يعني ان يتعلق به التكليف فهذا مرتفع عنه التكليف لانه ممكن تحكي له افعل ما يفعلش يحكي اشوف شو بدك تعمل اذا ما عملتش اذا, إذا لم افعل او لا تفعل بدي افعله اشوف شو بدك تعمل ما في عنده لسه ادراك تام لحقيقة الامر والنهي فهذا رفع عنه القلم حتى يصل الى سن معينه يكون مؤهلا فيها لان يتعلق به الأمر والنهي اللي هو التكليف. إذن البلوغ هو عبارة عن وصول سن معينة المقصود فيها مش فقط المقصود بها ليس فقط هو أسكن نفسه بل إن هذا السن هذا العمر يكون دليلا عاديا على أن هذا الإنسان قد استحق قد تأخل لأن يتعلق به الأمر والنهي ورح كيف الكلام صار فهذا هو البالغ. العاقل إيش يعني العاقل تستخدم العاقل هنا وفي كتب الفقهاء عند ذكر علامات التكليف ويراد فيها الثمين القدرة على الثمين فقط وليس العاقل بمعنى أنه من عرف الشيء والتزمه لأنه يطلق العقل ويراد به من أدرك الحق والتزمه هذا العقل بالتحديد الصحيح ولكن الإطلاق هنا للعقل بمعنى الثمين فقط القدرة على الثمين البالغ يعني أن بل... الذي بلغ سناً معينة عند هذه السن يكون قادراً على التمييز وأيضاً يط... وصلته الدعوة تتلاحظ كيف صارت الشغلة؟ نما قادر على التمييز طب ممكن, ممكن ما تطلق دعوة هل يكون مكلفاً؟ لا, لا. يجب أن تصله الدعوة على هيئة معتبرة شرعاً أيضاً يعني لو وصلته الدعوة بخبر أحد يجوز عليه الكذب لا يكون مكلفاً شرعاً وأحكي في الكلام لو وصلته الدعوة لو وصلته الدعوة بشكل باطل ومشوه أيضا لا تقوم عليه الخبزة ولا لا يكون مكلفا يكون ملحقا بأهل الفترة بأهل الفترة لا, لا ثواب ولا عقاب عليه ويكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى وهكذا إذن بلوغ الدعوة المقصود به بلوغ الدعوة على هيئة المعتبرات شرعا سواء من حيث الصحة صحة التطور العقيدة أو طريق وصول الشريعة إليه يجب أن يكون بأخبار مشهورة أو متواترة واضح إن شاء الله كيف الكلام نعم نعم نعم حسب هذه المناطق الآن في لا شك حسب هذه المناطق يعني أنا أحتاج لو تحكي لي مثلا يعني مثلا بوش الرئيس الأمريكي خلينا ينطل شئ رئيس السياسة ونحكي بالتكفير ومش تكفير <تصفيق> بوش هل يستطيع أحد أن ينكر أن بوش يعرف قدر معين من الدين أنا ما بز... لا أستطيع أن أتكلم على كل الأمريكي لا أستطيع لأنه كثير من هؤلاء يمكن يكونوا ما بعرفوا إيش الدين الإسلامي أصلا ويمكن يكون واصلهم الدين الإسلامي على هيئة أخرى غير, غير الدين الحقيقي أصلا بعض القبائل في إثريقيا أو في غيرها لا, لا يعرفون أصلا ما هو الدين أصلا فإحنا نتكلم على الناس مضبوطين معروفين عندنا فإذا قطبت إجمالا نفسه هذا الكلام يعني إذا قطبت إجمالا أنه والله الناس اللي بنعرفهم زي مثلا بوش وغيره من الناس مية في المية وصل لهم الاسلام وعدم التزامهم به يستلزم شك بلا توقف شخصي وين موضع سؤالك من من حتى في الله الذين إذا وصلت الدعوة إنسانا في أصولها الكلية. واضح كيف المسألة. إذا وصلت الدعوة إنساناً في أصولها الكلية، ووصله إنه هذا هذا الدين وهذه الدعوة تحدث العالم بأنه بأن يثبت بطلانها واضح كيف الكلام. هذا القدر كافي للتكليف ولا يكلف ببب بما سوى ذلك. فالالتثليث قدر التبلية. إذا وصلت الدعوة الانت... الناس إنه هناك في دين اسمه دين الإسلام. لاحظ كيف قال القدر العوم العام جدا. وهذا الدين ظهر بعد سيدنا عيسى عليه السلام. وهذا الدين صاحبه يدعي أنه نسخة الأديان السابقة. هذا القدر العام فقط يوجب على الناس التحقق. ومن إذا وصلتهم بطريق التواثر والبلوغ وإلى آخره المعتبرة شرعا يوجب عليهم التحقق ومن لم يتحقق يكون محاسبا على عدم التحقق واضح كيف المسألة إذا لم يبلغه أحكام أخرى لا يكون مكلفا بها بالضبط حسب الإجمال يعني حسب نوع الإجمال اللي فيها يعني إذا بلغه هذا القدر من أنه هناك في دين واسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الدين يقول فيه إجماله انه هو دين ناسخ للأديان ويقول بتوحيد الله وغير ذلك لا أعتقد أحد في الدنيا كلها من اللي يعني بعرفوا إيش هو الإسلام بشكل إجمالي لا يعرف مثل هذا القدر من المعلومات يعني لا أعتقد ذلك ومن فرضنا وقوع الجهل فيه بمثل هذا المقدار تفعل التكليف عنه <تصفيق> أما أنا لا أستطيع أن أتكلم عن سورة هي في ذهنك أنا ما بعرفها ولكن باتكلم في قواعد عامة الله أعلم نعم ما حكم الإنسان الإنسان <الجنوب> البقية <تصفيق> أجتم عليه الوصابين وكان يقول أن الإنسان فقط هذا هو الإنسان <الجنوب> <محكم> ودخل في عقيدتهم وتعلمها وأمر بها بريقا <ورقة> وأصلح يقول بما <من> أخر ولم ينتجلس في ذا <دابع> بأشعري لكن <أسمع> ما في يعني بماذا آمن؟ بعقيدة يعني, يعني بأنه الله تعالى على موجود أنه واحد أنه حدله يعني أن سبيل آمن بالعقيد والواسي نعم وأنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول رسول من عند الله لا من بذلك يعني هو من هي الله ولكن من بصفات العقيدة اليوم بيانا أن الله واحد وأنه له سبيل وأنه واحد نعم هذا ما شفناه هو م. فهذا من غيره إلا من أؤمن إن الله منزله، لكن التزامته كمان لكن أؤمن الله منزله يعني أؤمن بب مذهب الوهابي شوف يا سيدي العزيز مذهب الوهابية المذهب هذا التجسيمي وأن لم أ يعني لا لا لا أتوقع أحدا يؤمن بتفاصيله كلها أصلا هم يعني بنفرض إنه الوهابيين اللي هم السلفيين الإجماليين اللي هم عندنا للآن هم بسحوا أصلا يصرحوا بحقيقة مذهبين هذا هو أنا اللي بدي الكلام عليه يؤمن بها إجمالا لا بتفاصيلها وأيضا سوف أتكلم على من آمن بها بتفاصيلها وكان مجسم على الحقيقة ولكن القدر المعلوم والمشهور عندنا هم هؤلاء اللي هم عبارة عن أناس يعني يجهلون كثيرا من, من, من تفاصيل مذهب ابن تيمية ومن اتبعه هؤلاء الناس مسلمون ومؤمنون وابحكة الكلام هؤلاء الذي أعتقده ولا أذكر أحدا منهم. أنا أنا بتكلم لك أنت سألتني وأنا أجيبك عن مسألتك يعني أنا لا أذكر أحدا منهم لعدة أمور أهمها إنهم آمنوا بالقدر الإجمالي وليس عندهم تمسك بالتفاصيل التي يعني نحن نقطع بأنها باطلة ربما إذا تكلمت مع واحد عن الحد ففهمت بالضبط استفاض الحد بحيث قلت له أنا لا أقول بالحد. وأنا أجد بذلك فهذا القدر الإسماعي أنا لا أقول بتكثير أحد منهم حتى وإن كفرني لا تكثيره لي هو سهل منه أما من قال بالتك بالترسيم على حقيقته وحقيق المسألة من كان عالما منهم من كان عالما منهم بحقيقة الترسيم فما بدي أقول لك أنا إيه حكمي فالعلماء ترددوا يعني الصحيح الله أعلم تكثير ولكن هذا محل نزاع عند العلماء ورح أكيد المسألة هذا مبني على أصل إنه من عرف الله سبحانه وتعالى بأنه جسم محدود إلى أخره هل هو فعلا يعبد الله حقا أم يعبد غير الله نعم هذا محل السؤال وهذا محل يعني مسألة دقيقة جدا يعني صار في عليها كلام دقيق جدا عند العلماء بعضهم قال من من عبد الله مؤمناً أو متطورا إنه له هذه الصفات فلم يعبد الله فهو كافر عنده وبعضهم قال لا بل هو مؤمن وهذه من اللواحق من اللواحق التي تدخله في الإيمان يعني أمور زائدة على ما تدخله بالإيمان والله أعلم فهذه محل نزاع بين العلماء أما من كان منهم من العلماء وأصر على ذلك بعد إقامة الدليل على على بطلان كلامه على على يعني بطلان مذهبه وعقيدته وإلى آخره فيعني بعض العلماء من الأكابر مثل العظم نبيذ السلام لم يتوقف في تفسيره شيء والمسألة يعني يبقى لها محل نظر يعني بعضهم مثل الإمام الغزالي في فصل التفسيرات لم يبثر وإنجز ما بأنه مفتوح واضح كيف المسألة يعني الوحي يا أما من تمنو أكبرنا بحبوا بعريهم كرجل مخربان جداً قليل منا فكنا يتكلم معهم دار عليهم. يعني التسيفة يعني التسيفة من دار الشفق عليهم كيف يعني كفونا قوفنا على فسقهم وعلى <تصفيق> الناس فكيف ممكن أنت تقني واحد وحيد ويشن دار السند عليه الندي بديم لا لا طبعا. انت مخلب إنك تمثل هذا المثال بالوام وانشا هل تكثيرهم من الناس إذا انا على سرجة كفوهم صغار أموه حقيقة بتاخذوا إنه يصير لشاعريهم أنا مفروض يعني في خبر معين يعمل شامل أنهم إذا فروا تلقي عندهم في العقيدة أو في أصولهم <تصفيق> فمن وين خرج يعني هذا الشيء ورخ عندهم الدين <تصفيق> من كل اللي حكينه من <تصفيق> كل النواحي التي ذكرتها من التربية ومن فهمهم للعقائد ومن كل شيء وأنت يعني إذا أردت أن تبين لهم وتعلمهم وعلّمهم وترشدهم يجب عليك أن تعلم أصول الدين على الحقيقة مثل كما هي عندهم يعني لا يجوز علينا إذا يجوز لنا أن نقابلهم المثل بالمثل يعني إذا كفروها بنكفرهم إذا صبوا علينا بنسبع عليهم لا مش هيك المسألة لا إحنا نبين لهم وأنا أتوقع أن كثيرا منهم إذا بينت لهم إما أن يسكتوا ويتلاجعوا أو يعاندوا فيه منهم من يعاند أو أنه يجيح لك والله أنا بحب وصارت كثير شيء فالواحد عليه أن يعني, يعني وظيفة الإنسان ليت هو طالما الحكم على الناس وظيفته هي البيان للناس واضح كيف المساله البيان والتكفير يعني صعب مش انا لا أقول انه صعب لاني خايف منه ولا خايف من حدا لما اكفره انه يقطع عني المصروف ايش هيك المساله ولكن هو صعب في حد ذاته واضح كيف هو هو كحكم شرعي صعب ولا يجوز إلا بعد يعني تضبط ب بعقبي نواحي وضوابط عديده جدا والان في كل إنسان آمن بالله وآمن بالرسوله الإسلام فإخراجه عن هذا يعني يحتاج إلى ضبط كبير فالأصل أن تجعل وظيفتك هي البيان وبعد أن تقيم الشجرة للناس فأ... يعني اتركهم لله سبحانه وتعالى إلا من أوجد الله سبحانه وتعالى عليك في شريعة في الشريعة التي أنزلها أن تحكم عليه بالكبر واضح كيف المسألة فمثل هذا الإنسان لا يجوز التوقف في تكثيره أما إنه إلقاء يعني أنا في في يعني في نظري في في الطريقة التي أعتقد بها لا يجوز التكفير إلا بعد إقامة الحجّة ولا يجوز ولا يتصح إقامة الشُبّة إلا من عالم بها واضح كيت المسألة؟ لا يصح لا يصح إلا من عالم بها ولا يصح إقامة الشُبّة إلا على من يعلمها واضح كيف المسألة؟ هم <تصفيق> لا هم يعني كيف هم متاه البدعه هم يسمعون اهل البدعه هذا ابتداع عوامهم حتى لو حتى لو هذا أنت يجب أن تقول لهم انه هذا مذهب مبتدع واضح كيف لما احد يحديه ويطلب الجسم ما احنا بنتكلم عن الذي يقول بالحديه وبالجسم أما هؤلاء اصلا هؤلاء عوام لا يلحقون بأحد أصلاً. لا برهابية ولا بأشاعرة ولا بمعتزل أصلاً. ماذا تفعل عندك في الشعوذة؟ تخبره. وكم ما أنا بقول لك أنا عن نتیج خبّة ومعرفة. بهؤلاء الناس أصلاً أنا أقول لك إن غالبهم لا يعرفون ما الذي يدعون إليه أصلاً. هم متعلقون بأثناء فقط. فأنت لا تضع الوظيفة إنك ترد عليه الكلمة بالكلمة مطلقا لأنه أكثرهم لا يعرفون حقيقة العقائد التي تدعوهم إليها أصلا أنت واضح كيف المسألة فهؤلاء عوامهم هم أصلا هم يظنون أنفسهم قائلين بالترسيم أو, أو يعني وهابية أو تيمية ولكن حقيقة هم من أبعد الخلق عن التيمية. عن تيمية فلا يجهد أن تلشطهم أن, أن ترتب إليهم حكما فقط يترتب على معنى لا على مبنى لا على لطل <تصفيق> واضح كيف المسألة هذه مسألة دقيقة ونحن نقول فيها يعني بجاء على يعني على مجرد ورع غير مبني على علم لا هي المسألة علم واضح كيف المسألة نعم أساسا علم الورع لا يبنى الا على علم لا يبنى على جهل أساسا أنا وظيفتي هنا ان أبين ما أعلمه مش اني أعلم في الورع يجب علي أن أعلمك العلم اللي أنا أعلمه بعد ذلك تريد أن تتورع, تتورع لا تريد شأنك شوف كيف المسألة أما أن أبني حكما طبعا يجب عليك أنه هل تريد واحد يحكي هل تشيخ يحكي ما تتورعوش مش هيك المسألة ولكن وظيفتنا الآن هم من هنا يحكم جسر وراء حصر لما تتعلمون في العالم بالضبط بارك الله شيخ الأصل في العوانو فهي وظيفتنا الآن أن لا أنا أفهم أن لا نبني الأحكام على التورع وعلى الخوف وعلى المحضّة وعلى الهوالات نبنيها على العلم والله عالم شيخ الأصل في العوام نعم الأصل في العوام أن لا يسأل عقائدهم ويكتفى منهم بالشهادات ولكن لو طرأ له شبهة يسأل يعني متكلم جميل. يعني هذا الأصل في العوام صحيح بلا شك مش يسأل عن عقائدهم في المساجد أو وامتحان الناس ومنصوب عليه عند العلماء إنه لا يشوف أجلس الكشف كيف المسألة على الله ما رمى بارك الله فيك بارك الله فيك أهل, أهل السنة اهل الحق ويرحمون الخلق الحمد لله <تصفيق> الحمد لله صحيح ما هو بالغ ما كافر مقتنع ما في مقتنع هو مقتنع معناه لم يقتل مجرد قيام الحده وعدم استطاعته لنقضها ثم توقفه بعد ذلك إذا قيمت الشج عليه ولم ينقضها لاحظ كيف المسألة فلم يجعل بعد ذلك هذا المعاند وهو كاف شوف كيف المسألة معرفة الحق معناها إقامة الدليل وعدم القدرة على المناقلة شوف كيف أما أن يقع في نفسه وأن هذا هو الحق هذا الشغل الثاني راجع على إيرادته هو إحنا علينا إقامة الدليل والحجة والقيام وأضحك المسألة إذا أقمت الدليل على الناس ولم يستطيعوا نقض ذلك فبعد ذلك أنت لا تتوقف في الحكم عليهم بينهم كفار أو مسلمين بأنه والله أذعن أو لم يذعن الإذعان هو أول أعمال الإيمان وليس تابعا لإقامة الحجة الإذعان هو أول واجب على الإنسان أن يعمله بعد أن يعرف الحق عند الله تعالى هو ايه؟ هو كما أقول لك يعني هو كافر <تصفيق> من عرف وقيمت عليه الحجرة ولم يضعم كافر حتى وإن ادعى أنا والله ما اقتنعه إذا يعني ما اقتنعه إذا حقيقة ما اقتنعه يجب عليه أن يبين وجه عدم قناعته ما أتعلم ولا لم يتطع إذا هذا معاند <تصفيق> كذلك العالم الضبطيني يعلم عدم ما هو عشان هيك العلماء يعني بعض العلماء قالوا قال لا أنا قلت بعض العلماء مثل الإمام عبد السلام قال المجسم كافر المجسم العالم كافر فأنا توقفت على أنه يعني أني أحكي إيش رأيي أنا بالتحديد حتى أري أن المسألة ليست سهلة يعني لا يترتب على قولنا أنه بعثي من نحكي لا فرق بين المجسم وغير المجسم لا فليحذر الناس الذين يقولون ب بأن الله سبحانه وتعالى له حدن وله جهة رضيه ذلك يحذروا أنه هناك علماء كبار كثروهم ولم يتوقفوا في تكثيرهم واضح كيف المسألة؟ <تصفيق> ثم قامت له شبه مصد <تصفيق> يعني, يعني مثلا المجسل ثم قامت له شبه وفي نفسه ورد على بعض يعني أدلة تفصيلية عند أهل السنة بل بتفصيل زائد يعني وما يعني ما أحد أقام النقض على هذا الشريء <تصفيق> هذا غير متصور يعني بس <تصفيق> لو فلبنا ذلك فالفقه يعني, يعني العلماء الفقهاء قالوا انه لا يقام عليه الحد وحتى يعني العلماء في عندهم تفصيل يعني الفقهاء كما تعلمون يعني في عندهم تفصيل انه هل يجب مناقشته ام لا يجب بما الأوزم مناقشته يوقف اقامة الحد عليه حتى اقامة الحد حتى لو بقي شهود وبعضهم قال هي اقامة الحد ليست يستواجب بل هي تبرع منها فهي يعني يرجع هذا الى امر فتخي وليس امرا عقائي الله. الله اعلم في في لكن هذا اخبأ اعتقاد وانتنا معينة نعلم ان يكون ليس لكنه ايضا بكل ما رضي واخبأت الرضي المعينة هذا يكون الذي استحل الزناع والذي شبهر القاضي وعلى الافعال الذي لا يشدك واحد الذي يقول فيه القوله كافر إزدنين وأنه خالص للأس يعني الكافر كفر ليس هناك كافر وإنه كافر ليس كفر الكافر كفر يعني الكافر إصدق على كل على كل كافر, كافر. وهو هذا أولاً ثانياً هل المشاهد في البلوغ البلوغ الحكومية والبلوغ الجحية ليس معنى الآخر عن البلوغ بلوغ أو اللي هو الدعوة، اللي هو الدعوان، أنا أحب يقولونه الحكم يعني اللي هو الدعوة، إيش يعني قصص اللي هو يعني وذاع في يومين <تصفيق> معينين، مثلا الآن أدعى لسمين شاهد وذاع في يومين فهل هذا يكفي في اللي هو الدعوة؟ أم أن بعد ذلك يجب على الألدي والصليب والنساء أن يتحرروا يسألون، أم أنه يجب يجب في كل إنسان وهذا مستحيل لوح في إنسان كاف يقول زيننا كذا زيننا الخبير الثالثة موضوع القناع وعدم قمرها الآن يعني لو كنا بخوري في فيها هو من بعض السؤال من بعض ما يتشعر لو كنا بخوري نحضر أنا جاء على ودك العقل يعني بينا على عقاد الحصول الحصول العقلية يبقى عذر يمتعذر أنه الكبير يشعر فينا فيها أنا وفي مؤطالي أقام حجر قد تكون من جرياء توضروا يعني هو السؤال الثالث واضح جوابه يعني لأنه العقائد الدينية لا فرق بين الأشاعر وبين المعتذرة في أنه جميع العقائد الدينية هي مطابقة للعقل الفرق بينهم هو في التكليف ديها فقط <تصفيق> أن هي كونها مطابقة أو غير مطابقة <تصفيق> محل التطاق واضح لكن لأنها في آه، لأنه لا نعم، لأنه ليست كل القضايا العقائدية بلاهية ولا واضحة، فبحتى إلى كامات الخدعة عليها. في القلب. <تصفيق> إذا كان وجود الله سبحانه وتعالى وكونه موصوفا بالقدرة التامة والعلم التام وغير ذلك هذا ليست من البداهيات لا ليست من البداهيات <تصفيق> عندك بداهية ما هو هذا الذي يجب أن نفرقه, نفرقه يعني نميزه في علم التوحيد التمييز بين البداهي في نفسه والبداهي عندنا إذا كان هناك أمر شائع وذائع بين المسلمين فصار بداهيا عندهم هذا لا يستلزم أنو بداهي في نفسه واضح كيف المثلث المقصود بالبدايه ما في اشكال ما تصل ما في اشكال نعم قصدها اللي نقول اللي لازم نقدر نقول اللي دون أي شيء فقط ربما ما خلق العالم وما خلق الكوان الذي البي... البي... يعني أنه هو عالم الصالة. فقط طرق... فطرق... خلق العقل المفرد وليس ليس المفرد يستطيع أن يتبقى من وجوده على وجود الفارق لأنه بما أنه موضوع لأنه موضوع من موضوع إذن عالم لحاجة... إما إما شوف إحنا جواب المسألة هو يعني الشيخ ربني على أنظار متعتزان في, في, في السؤال والمسألة في ترطب الثواب والعقاب عند عندك الأشاعر والمتردية والمعتزلة العقل يثبت وجود الله بالأنظار ولكن ترطب الثواب والعقاب على هذا الأمر لا يثبت إلا بالشريعة عند أهل السن خلافاً للمعتزل المتردية من هون باب القناعة اللي هو في السؤال السل نعم نعم يعني الثواب والعقاب موجود على بشريعة ال... نعم نعم لك بنفس الجواب اللي أجبتك فيه قبل قليل كل ليست كل العقائف بدهية هذا جواب تحقيقي ماش الحال. بالنسبة لطلوب الدعوة يجب أن يبلغ الدعوة يجب أن تبلغ الدعوة الناس على الشروط المشرّطة شرعا فيجب النظر إنه هل ان كل الناس بلغتهم الدعوة بالشروط الشرعية أم لا؟ هذا أنا مش أنا اللي بقدر أقوم به يجب أن يقوم به الناس متخصصون يتقرون ويبحثون في العالم ويعرفون إنه هل البلاغات أم لا؟ ننسى أن الناس البحث والاستقصاء مجرد بيعان فيها الخبر والدعوى. لا ما هو سيعاني وسيعاني بقراء معينة تستلزم الإذاب عليهم البحث. تستلزم إذاب البحث عليهم. في ضوابط دقيقة جدا في بلوب الدعوى. يعني أنا لا أستطيع لا أستطيع أن أذكر جميع حيثياتها. ولكن نحن نصير إلى كبريات خطايا. بس أما دقائق في يعني أنا لم أقل أنه فقط خبر متواتر قلت أنه أو مشهور أو ما تعتبره الشريعة شوف كيف اللي حكيته المتواتر محل اتفاق المشهور مع قراء يفيد العلم حتى خبر الأحياد مع قراء قد يفيد العلم أيضا شوف كيف فتحقيق أنه الشريعة كلها بحيثياتها وبيوصولها وصلت الناس كلهم بشكل تقوم به فيه الحجة هذا يحتاج إلى نوع الاستقرار ولكن نحن هنا نبين القواعد التي بناء عليها نستقرأ واضح كيف المسألة نعم. يشي السؤال الأول اللي سألهم موضوع أنه لو قلنا أنه مجسم مثلا على الأسوال الأمام الأسوال يعني الجواب جواب على هذا السؤال أنه بكل بساطة لأجل ضدقة هذا المبحث اختلاق الأوراق يعني أنت ربما تستنكر أنه كيف أنه هناك إنسان مجسم صحيح مجسم ولكن عابد زاهد نعم. إلى آخره ومع ذلك نقول أنه جاسب. بعض الناس كفروا وبعض الناس لم يكفروا وبعضهم نازع و بعض وهذا المسألة دقيقة جدا. هو لأجل دقة المسألة يجب الحذر منها أصلا. هو الأول بالعقل. إنه ما دام هذه المسألة محل تكثير ومحل نزاع عظيم ما الأدلة فيها أصلا مجرد شبهات يعني الأصل لا يقول بها. قوله بها دليل عناده ودليل تعصبه. المسألة أنا يعني ما بدي أنا برضو أسهل المسألة بشكل كبير جدا لأنه يعني بيجي واحد يقول انه الله سبحانه وتعالى محدود له حد كل ما هو الدليل بيقول لك العقل والنقل والإجماع وين العقل ما في دليل عقلي وين النقل ما في دليل نقلي وين الإجماع ما في إجماع طب لماذا قلت بهذا محد هوى اذا انت شاءت هيك اذا بامكاني اناقشه ولكن نحن كما قلنا يعني, يعني نرأس بالناس لانه نحن نعرف ان الشبهات تواثرة حولهم توقع في أتماعهم حتى لم يعد للكلام الحق طريق إلى الوصول فلذلك نحن نحكي له مثلا لم نتنزل عن أنه في عندك دليل إيش هو الدليل هذا اللي تحكيه القرآن. القرآن وهو العلي طبيعي أخي ما هو العلو هنا علو سفات وعلو يعني مكانك كما كما يعبر عنها العلو اللي بينه وبينك في حل النزاع عليه هو علو في الجهة. ما وجه الدلالة بهذا النص يحكي لك طيب إليه صعد الكلمة الطيب طيب إنه إلهي صعد الكلمة الطيب ليس دليل إليه صعد الملائكة صع يصعد سيدنا محمد قد يصعد إلهي الكلمة الطيب لأجل إنه الكلمة الطيب ثوابه أيضا في الجنة نفائس ثوابه في الجنة ما الدليل إن الله سبحانه على أيضا هو لا يوجد دليل طيب بكل تواتر الكلام عن الثلث والخلف ما هم الثلث كل الناس يا عد لواحد جيب لك قول ابن المبارك فقط إذا لما أنت تناقش بهذا بهذا الشكل. وتبطل له جميع الحجج التي أكبروها حجج ثم بعد ذلك قول لا ومع ذلك أقول أنه حج أنا بقول له أنت كافر أنا وقت فباجب وكافر مش أنت بعد أن تقيم عليه الحج والبرهان والدليل ثم يقر على أنه الله سبحانه وتعالى محدود من دون برهان ومن دون علم ومن دون دليل من دون شبه الضلطة له جميع له جميع الشبه ومع ذلك مفسر على أن الله سبحانه وتعالى محدود ويتحرك وينزل ويصعد وإلى آخره، هذا إنسان متحكم بهواه فهو هذا هو عين الكفر. شوف كيف المسألة نستهله، المسألة ولكن برضو إحنا ما بدنا نشدد فيها بشكل كبير جداً. لذلك إحنا قلنا هدفنا هو البيان فقط، ومع البيان تضمح الكل الشره التي تصور إنها أدل الله واحد. نعم. <تصفيق> لا هذه هذا إلى بعدين خليه هذا الموضوع بدي إلى الأسئلة التي لها محل بالكلام الموضوع الذي نتكلم فيه إن شاء الله نعم. في أن إلى كل كاسر أو أن إلى كل في بيته من في إلى يعني إلى رقم هل وصول سائر الغرقل كافر لإيصالها إلى شعب غرقل ما هو الآيزيين؟ لا هي وصولها إلى غرقل في حذ ذاته ليس كافر ولكن هم منطهم بلغتهم شيوع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور النبي صلى الله عليه وسلم بلغ سائر الشعور وأحكي في المسألة بعد ذلك بلغهم بالاجتهاع والشهرة والتوافر فأقيم عليهم عليهم الحجة بهذا, بهذا الطريق مش بنفس الرسالة فيوعي <تصفيق> في الخضر بعد ذلك هو دليل قيمة قيام الفترة النصر اللي في البيت كل كافر هذا أمر مستحيل لا طبعا, طبعا لا. عشان هي يمكن تكون قروات الخضائية والوسائل المعاصرة هي تأتي بشكل كبير جدا في شرط تحقق وصولها على هي على هالي إثنى المعاصرة شرعان والله <تصفيق> أعلم <تصفيق> قال وقد طلب الشرع من كل مكلف طلبا جازما أن يعرف الله تعالى بمعرفة صفاته بمعرفة صفاته. قال وليس المقصود بمعرفة صفاته أن يعرف حقائقها لأن بعض الناس يقولون احنا كيف نستطيع أن نعرف حقيقة صفات الله بمقول له ليس المقصود أن تعرف حقيقة صفات الله لأن هذا مستحيل لأن معرفة حقيقة صفات الله كمعرفة حقيقة ذات الله وكل منها مستحيل بل المعروف بل المقصود أن يعرف بعض الأحكام التي تتعلق بها كما كيد، كأن تعرف أن الله سبحانه وتعالى قادر ليس المقصود منك ولا المطلوب منك أن تعرف حقيقة القدرة بل أن تعرف بعض أحكامها بنعنى أنه لا خالق ولا موجد إلا الله سبحانه وتعالى هذا القدر الكافي من معرفة القدرة أو أن تعرف أن القدرة متعلقة بجميع الممكنات هذا قدر كافي، وليس المقصود أن تعرف حقيقة الكدرة، واضح كية المسألة، فصار المقصود في في حق المكلفين معرفة أحكام متعلقة بالصفات، وليست عين وحقيقة الصفات، وليست معرفة أيضا حقيقة الذات. يجب عليك معرفة أن الله سبحانه وتعالى موجود. أما ما حقيقة وجود الله، هذا ليس مطلوب منك معرفته، مثل إنه أنت ممكن ولكن في شدة يعرفه لأنه يستحيل أن تعرف حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى لذلك قال لأن هذا مستحيل غير غير ممكن والمحققون من العلماء قالوا هذا غير ممكن في الدنيا وفي الآخرة يستحيل أن تعرف حقيقة الله غاية ما يمكن أن تعرفه عن الله هو أحكام منصوبة لله سبحانه وتعالى مثل ثبوط الواجبات استحالة المستحيلة وثبوط الجائزة عليه جل شأنه لذلك هو يجب علينا كما قلنا سابقا أن نؤمن بالغيب أن نؤمن بالغيب ما هو أعظم الغيب هو الله لله وهذا منح يعني جهة الصعوبة في الإمام بالله أن تؤمن بموجود هو غيب عن وما ومع ذلك يجب عليك أن لا تشك به ولا بصفاته ولا تتربت فيها هذا فيه نوع من الصعوبة، لذلك هو أعظم شيء من أمور التكليف. الإيمان بالله، ولا تحسبوا أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر سهل أو كما يقول بعض الناس إنه موجود مع الإنسان بالفطرة وغير ذلك. هذا كله كلام غير صحيح. ما وجه الصعوبة؟ وجه الصعوبة غيب، خلاص العقل. مم. نعم؟ خلاص العقل. أم... لا غيب غيب، ليس في مخالفة العقل. غير محسوس. اسمع عن الغيب؟ هو ما غاب عن الحس. ما غاب عن الحس بالفعل وبالقوة. شوف كيف؟ يعني ما غاب عن الحس إيش يعني؟ ما غاب عن الحس ممكن في غائب عن الحس ولكن مغائب عن الحس بالفعل لا بالقوة. شوف كيف؟ ولكن الله سبحانه وتعالى غائب عن الحس بالفعل وبالقوة. يعني لا يمكن أن تدركه. ومع ذلك يأتي أناس يقولون إذا لم تستطع إدراك الله سبحانه وتعالى بحواسك فهو ليس موجودا شوف, شوف الفرق الكبير بين الكلام اللي إحنا نحكي أولاً، ثم الذي يقولونه، الذي يقوله الآخرون، إن ما لم يُحَدَّ بالحَوَافِفَ فهو لا موجودا إحنا بنقول أصلاً وجه وجه التكليف بالإيمان بالغيب هو كونه غير محسوس أصلاً، فهناك فرق كبير جدا في الجهتين. ابن ديمية يقول ما لا يُدرك بالحِصَة هو غير موجود. ما لا يدرك بإحدى الحواث الخمسة هو ليس موجوداً، وبالتالي عند بسيط الله سبحانه وتعالى يجب أن يدرك بإحدى الحواث الخمس أو بكلها. ما لم يدرك بالفعل، مش فقط بالقوة، بالفعل بإحدى الحواث الخمس فهو غير موجود. واضح يعني ما لم يتحقق الفعل ولو في زمان ما، إما في الدنيا أو في فهو غير موجود. يستحيل وجوده. هذا كلام ابن أما نحن نقول أصلاً الحس لا يدرك الله سبحانه وتعالى يجب علينا الإيمان بالله بالعقل أصلاً وهو مع وهو معنى الإيمان بالغيب ورحتي في المسألة لو شرطت لو اشترطت لكي تؤمن بالله إمكانية تطور الله بالحس أو إمكانية توقّمه بالخيال فهو ليس غريبة عنه فهو ليس إيماناً بالغيب أصلاً يعني لو قال إنسان أنا لا أؤمن بالله إلا إذا استطعت وأنا تصوره طب الحاضر في ذهنك الحاضر في في حسك أصلا صح ولا لا؟ طب بماذا تؤمن بالغيب؟ ما هو الغيب الذي يعني صار يجب عليك أن تؤمن به؟ كل حاضر عندك صار لا نحن نقول أهل السنة يوجبون الإيمان بالله بالغيب إيش يعني بالغيب يعني مهما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، فيجب عليك أن تؤمن ولا تتصور. وضحيت معنى الصلاوة في الإمام، تؤمن ولا تتصور، تؤمن ولا تتخيل. حتى إم... يعني محاولة التخيل يجب أن ترديها من ذهنك. كأنك ترى، كأنك ترى، كأنك ترى، و كأنك يعني الآن أنت ترى الكت، ترى الكتاب. هل تشك في إيمان في في في في علمك بوجود الكتاب؟ يجب أن يكون إيمانك بالله كأنك تراه يعني قوة القطع وقوة اليقين وقوة العلم كما لو كنت تراه بالبعض وزي السبب قوة القوة اليقين بالحذ إمكانية الرؤية بال... بالحذ بالقوة ولا بالقوة ولا بالفعل هي إمكانية الرؤية بالحس هي أصلا باطلة الرؤية اللي ثابت عند أهل السنة كما نأتي عليها إن شاء الله هي رؤية من دون إحثاث الإحثاث عارت لي إيش عن الإحثاث؟ الإحثاث بالشيء هو إيش؟ بلوغ الشيء إلى الشيء عن طريق الحواس بلوغه وإدراكه وضح كيف المسألة صارت يعني أنت ترى الحائطة بالحس يعني بحس البصر واضح؟ بحس العين يعني العين المحسة هذا تدرك الحائطة أنت تدرك الحائطة بها رواتبها تشعع، فلولا وجود واسطة بينك وبين الحائط لما أدركته الحائط بالحس، إدراك لله سبحانه وتعالى لا بواصفة شعاع، واضح كيف المسألة؟ معناها ليس بالحس تدرك الله سبحانه وتعالى بل بالرؤية والرؤية ليست فيها الحس، واضح كيف المسألة صارت؟ عشان هيك بيقولوا ليست بب في مقابلة ولا بتوسط شفاع ولا بجهة ولا غير ذلك بل رؤية رؤية مطلقة رؤية يعني هو إدراك يخلقه الله سبحانه وتعالى فيك بلا وفارق بلا وفارق وهذا ان شاء الله سوف نتكلم عنه نعم ثالثي مرة ترى سنين أيام شو يعني تيجي تتكلم عنه يقول انه ما لا يدرك بالحس يعني ما لا يمكن إدراكه لا بجميع الحواس ولا ببعضها مسألة وهذا مذهب التفسيم أصلا هو هذا مذهب أصل مذهب التفسيم يعني يقول أنه سواء كان في الدنيا أو في الآخرة يجب أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يمكن الإحساس فيه وضح كيف في المسألة إذا لم نستطيع الإحساس فيه في الدنيا فيجب أن نقول نستطيع الإحساس فيه في الآخرة لذلك هو يقول بإثبات المماثة والرؤية بالحس وبالبصر وبال وبالحركة والانتقال من محل إلى محل وبغير ذلك من الأمور. هذه كلها من لوازم مش من لوازم فقط ومن مخضبات هذا. يوجد فرق كبير جدا بين قول أهل السنة وقول يعني ابن تيمية في هذا الباب. وهذا هو المقصود إنه العلماء لما كفروا من قال بالترسيم مع إدراك لوازمة لأنه فعلا المُجسّم هو لا يعبد الإله الذي تعبده أنت. لذلك قال الإمام الجويني والمجسم يعبد صنما هذا المجسم الذي يعتقد حقيقة أن الله سبحانه على جسم ويثبت له جميع لوازن الجسمية من مماسة قرب وبعد وغير ذلك فهو يعبد صنما هذا لا يعبد الله من هنا جاء محل الإشكال أنه هل عرفوا الله حقا لم يعرفوا الله حقا واضح هم الذين يعبدونه ليس هو الإله أصلا فكيف نقول بأنهم آمنوا أو مؤمنين من هنا جاء تكثيرهم وضحكت المسألة، فالمسألة خطيرة جدا، لذلك قال العز بن عبد السلام العالم إذا قال بالترسيم فهو كافر، أما الجاهل هذا العامي فهو إيش يعني لا يكثر لجهله لجهله، فمن من هذا الباب إذا بنقول أصلا يعني يجب علينا البيان أول شيء البيان وثق من إنه القلة من الناس بعد ذلك هم الذين يتمسكون بالتبسين القلة وهؤلاء إذا كفرتهم أو إذا كانوا كفار سبت تعمل يعني. فيجب عليك الاهتمام بالبيان فقط بالبيان. هذه وظيفة الأنبياء وهذه وظيفة العلماء ورثت الأنبياء في وظيفة البيان فقط الإرشاد الهداية والبيان بس. وبعد ذلك من شاء في اليوم ومن شاء فاليكفر بعد أن تبين له إذا استطاع أن يقول هذا تواثر بالكتاب والسنة وأجمع عليه السلف والأصحاب الشرائع الإسلامي الدينية وغير ذلك إذا استطاع بعد بيانك له أن يبقى على ادعائه بهذه الفترة فبيكون هذا مدعيكة ذات واضح كيف المسألة أما إذا قلت له والله ما الذي تقول به ابتداءاً؟ تقول بالقرآن وين بالقرآن؟ تناقش ليها آي لخبرين له القرآن لا يضل بالسنة وين السنة تنقشه إياه حديث حديث تبطل السنة تدل وين السلف اللي قالوا حتى لو قرضنا أنه في بعض السلف مجسما وفي معظم السلف منزنة طب كيف تتبع هؤلاء وتترك هؤلاء إذا صار في عنده إشكالية ماذا بقي له إذا بقي مجسما فهو هو فبعد البيان خلص تحسينه انتحه وأعتقد أن معظم الناس إذا وصلوا إلى هذه المرحلة لن يتمسكوا بما يقولون به والله أعلم شوف أنا, أنا شخصيا شوف خوض الفصل هو عن اللوازم الطريقة واللوازم البعيدة لا أنا لا أحب إنه نتكلم في مسائل هذه مسائل كبيرة. أنا شخصيا كفعيد فودة طريقتي في التدريب إني بتكلم في مسائل مش مش كبيرة لا بس بتكلم فيها بحسب درجاتها. يعني بعد ما نعرف إحنا إيش معنى التسليم إيش معنى التنفيذ واحد في المسألة ما معنى الواجب العقلي والواجب الشرعي والزائد العقلي والزائد الشرعي بعد ذلك نتكلم على مسألة اللازم القريب واللازم البعيد. أما تماماً يا شيخ عمر، إنه لو حقيقة الآن، ربما يكتبوا يحفظوا، ربما يعني بعض الإخوة يكتبوا يحفظوا، ولكن لن يضيفوا حقيقة ما الذي أردت. مش لأنني بتكلم بالألغاز، بس زي ما قلنا في علم في أصول الفقه، في بعض الأدلة مركبة، وفي بعض الأدلة بسيطة. الأدلة المركبة لا يمكن لا يمكن الاحتجاج بها إلا بعد إدراك الأدلة المصيصة يعني لا يمكن أن تحتج بالإجماع إلا بعد معرفة المجمل من المبين من المفصل من العام من الخاص من المطلق من المقيد ثم القياس ثم كذا ثم الاجتهاد وبعد ذلك اتفاق الناس بعد ذلك حجية اتفاقهم أو عدم حينها أما قبل ما أن تعرف جميع هذه المطالب لا يمكن معرفة أن الإجماع حجة أولا فالآن لما نحكي اللازم القريب واللازم البعيد طبهم شو بنعرف شو اللوازم أصلا شو يمعنى أنه إشي بلزم على إشي يعني في بعض الناس أصلا يظنون أنه لا يعرفون ما معنى حقيقة التفكير العقلي أصلا يعني أنه إذا كان فإن هذا العبارة ما بعرفوا إيش معناها أصلا هل فعلا أنه في إشي اسمه إش تفكير عقلي في ناس تشكه في التفكير العقلي أنه منتج واضح بحكي في المسألة فأنا أرجو يعني أنا الآن لن أجيب لأنه يعني أنا أذب في خلال الكلام يعني لازم قريب ولازم بعيد ولكن تفاصيل هذا لن يستطاع أن يفهم يعني أن يفهمه الواحد إلا بعد أن يعرف مقدمات معينة إيش معنى الجسم؟ إذا قلنا مثلاً واحد قال بالجسم ونقل حيث هل قال بالجسم؟ هذا الإنسان بالفهمش شوف كيف الكلام؟ إذا قال جسم وقال هو لا متناهي هل قال جسم؟ طبعاً نعم تبقى هذا إنسان ساهل، شوف كيف؟ لأنه ليس من لوازم الجسم هو الحد بل هذا من لوازم الوجود وليس من لوازم الماهية. شوف كيف ولكن من لوازم الجسم التحيز، فمن قال بالجسم ونفى التحيز هذا نفى ونهج إسماعيل، ومن قال بجسم ولا متناهي هذا جاهل لأنه لم يدرك أن اللانهاية لا تقع في الوجود الخارجي. شوف كيف في هناك لوازم. دقيقة جدا لا يعني يعني الإنسان يجب على يعني إنه يتأنى شوي شوي حتى يعرفها في أمور دقيقة شوي شوي وللأسف يعني عندنا في في هذا الزمن يعني قليل من الناس الذين يدرسون العلوم الشرعية بهذه الطريقة يعني كل العلوم الشرعية حتى بما أنا ملاحظ اللي يدرسوها يدرسوها بطريقة عاطفية يعني بديك فيك هو بحميك شوي بتصير آه والله يا شيخ والله كذا مش المسألة هيك. عشان هيك أنا قلت لك أنا مش وظيفتي إني أخليك أه... تتحمس الآن بالعكس أنا وظيفتي إني أخليك هادم وأي واحد بدي يحمس الناس حتى أنا ب... ب... بهدين لأنه مع الحماس ومع العاطفة العقل بيروح. أنا وظيفتي إني أف... أفرجيك معاني علمية وبعد ذلك إنت وظيفتك أن تبني إيمانك وعواطفك على هذه العروب شوف كيف المسألة هيك بصير الطريقة الصحيحة فشوية شوية إذا يعني من أراد أن يصل إن شاء الله أنا بقول لك يعني بإذن الله سبحانه وتعالى سيصل ولكن درجة درجة ماذا الحال؟ لا ممكن مستحيل لا ممكن لك مستحيل هذا <تصفيق> ممكن عقلي ولكن له شروط عادية أيضا ممكن عادي أيضا قال وليس المقصود بمعرفة صفاته أن يعرف حقائقها لأن هذا مفتحيل بل أن يعرف بعض الأحكام التي ستتعلق بها كما سترى نعم. وشرع لغة أطوير وفراحا ما جاء بين النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الله من الأصور والفروح أي العقائب والفروح هذا الشرع لغة هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأصور والفروح من العطاء والفقه كل هذا يسمى شرع والشريعة ما شرعه الرسول صلى الله عليه وصحبه هذا التعريف العام للشريعة نحن نكتفي به يعني بهذا التعريف العام وتوجد تعريفات أخرى يعني للدين ولا العقيدة ولا الفقه وغير ذلك إن شاء الله نتكلم عليها في محلها ولكن يعني تعريف الدين مين مين بيعرف تعريف الدين عند العلماء نعم وضع إلهي أيوة وضع إلهي نعم يعني أرجو أنك تكتبوا هذا لأنه مش مكتوب في الكتاب. الدين هو وضع إلهي نعم. كمل هذا. سائق ما؟ سائق. سائق. نعم. سائقون لذوي العقول السليمة. ما يصح. لطيف جداً. موجود في الحاسين. الحاسين نعم. إذن وضع إلهي سائق. وضع إلهي سائق لدو العقول في السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو الخير إيش لهم بالدم شوفت تعريف كيف وضعا إلهي سائق بعض العلماء قالوا هو وضعا إلهي مش سائق مصاوط حتى لا يشعر بأن السائق يتم فعل أنه في فعل ومفرول قال مصاوطا قال مساوق لأن مساوي العقول لأن ذوي العقول السليمة يرون أن هذا الشرع وهذا الدين مساوق لعقولهم متصالح معقولين مع فيمسونه معه مش جبل عنهم بل باختيارهم كيف أدلوا كلمة محل كلمة حتى لا تشعر بأنه لأنه اسم فاعل هذه سائر اسم فعل ففيها إنه في إشي بفعل بإشي ثاني لا قالوا مساوقا يعني المساواقة إنه اثنين بفهمه بعض مساوق لذوي العقول السليمة مش دوا العقول الباطلة وقضهم بالعقول الصريمة من أصحاب التميز الصليب باختيارهم المحمود لما تكون سائق لتحكم الب هو المحمود حتى في الجبر ولما تكون محمد تقول تقول مساوي ما تستطيع باختياريهم المحمود لأنها هي معبرة عنها شوف كيف الكلام ما هي رياضيات يعني إحنا بنحكي أصلاً هو مش المفروض إننا نحكي عن نصب الدين بالرياضيات نصب الرياضيات بالعقيبة لأنها هي العقائد حقيقة هذا العلم اللي إحنا ندرسه علم أزل وأشرف من الرياضيات لسا. يعني في دقة. ده. لاحظ كيف؟ إذا قلت سائق بيجي شبهة الظبط تحكي باختياره المحمود هذه بالشوف. شوف كيف؟ لما تقول مساوق ما في ضرر ما فيش داعي تحكي باختياره المحمود. واضح كيف المثال صار؟ ولو واحد حكيها برضو ما في مشكلة. لو واحد حكيها كأنه يحكي يعني حتى لا تتصور ولو من بعد هذا الإشكال بحكي لك باختياره المحمود. نعم. لما قلنا إنه مساوي يعني يجب أن يعرف العلماء كلية أيوة وإذا قلنا الأول كان أوضح لأن المطلوب منه أن يعرف كل إجمالاً أنو آمن بكلية لا هو يعني لا يعني لا مسلم كلمة مساوي تتلزم إجابة معرفة كل التفاصيل لا يعني هذا قدر معين أجمد كلها كل كل حقوق. كل علوم والله هو يعني مش مستلزم ل ل لمعرفة التفاصيل كلها هو معرفة الإجماليات وبعض التفصيلات والله أعلم أما لو قلنا إنه مستلزم لو كان عندك مستلزم لصار في إشكال هنا لأنه نحن مستلزم إنه بعض التفصيلات لا نعرف علتها والله أعلم برضو هذا موضوع لطيفة إذا لماذا قال وضع وضع إليه الدين وضع بس لأنه مصدره عند الله لماذا قال وضع وضع لا لأنه لم لا يقبل التغيير كيف يعني لا يختبر يعني أنت تدل نص الكلام وضع الذين بطرف غيره نعم فارضنا في الكلام بدنا كل ما غيره ما كان وضع كل هو توال واحد في وضع ما معنى وضع انه نعم مش نعيد اجابه ولكن نسبته يعني هم موجود في نفسه يعني هذا من طرف بعيد الوضع المخصوص به أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين بإرادته يعني لا يجب عقلا لا يجب عقلا أن يوجد الدين بل الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأوامر والنواهي وكان يمكن لو شاء أن لا يأمر ولا يرهم وضع كيف وضع هو وضعه باختيارة لا يجد يعني لا يوجد موجب على الله أن يوجب الدين فالدين هو وضع إلهي الله سبحانه وتعالى وضعه بإرادته حتى الأوامر والنواهي بإرادة الله سبحانه وتعالى وضع كيف معنا بالإضافة إلى التي ذكرتموها الأخرى يعني وضع إلهي وضع إلهي ليس وضعا بشريا فكل وضع ليس إلهيا فليت به هذا إشارة إلى أنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى سائق أو مساوٍ على المعنى الذي ذكرناه. لولا عقول السليمة إلى ما هو الخير بالذات، إلى خيرهم بالذات. يشيع الخير بالذات معنى يعني الخير بالذات, يعني الخير, بالذات. إيش الخير ما فيه صلاح يعني الكمال ما فيه كمالهم. الكمال في الدنيا والكمال في الآخرة. بالذات يعني لذاتهم لذاتهم يعني هذا هو أجمل و, و... هذا هو اكمل تشريع واكمل وضع, وضع لتكميل الوجود الانساني ايش يعني لتكميل الوجود الانساني لان الوجود الانساني لم يوجد طفرة ودفعة واحدة كاملا بل المقصود من الانسان اصلا ان يكتسب وجوده بنفسه فيحاسب في الحياة الاخرى على ما كتسبه هل هو موافق للدين فيكون خيرا او هو ايش مفارف له فيكون شرا هو رحيش الكلام ومزألة الخير بالذات إن شاء الله نتلم عليها يعني بشكل مفصل أكثر نعم شيخ قريب لدوي الأقول السيد في مسألة إنه في كثير من المسائل تناقش يرد عليها بحكاك هذا عقلك وهذا عقلي وإنه هل إحنا نحن كأهل السنة نقول ببدائها العقول وإنه لا يعني مع قطع النقل فإيش الكلام الورد في معنى العقل أنه هذا عقلي وهذا عقلك وكيف ترد أنه في عقل فاصل في المسألة جميل يعني إحنا نحن نحكي بشكل مختطر في هذا المسألة من دون تفصيل القول أنه هذا عقلك وهذا عقلي هذا قول باطل مردود لذلك العلماء ذكروا في أوائل كتب علم, علم الكلام فاصل وذاب خاص تموه باب المعارف أو النظر وهذا هذا المعرف والنظر هو القواعد الكلية التي كل الناس يجب أن يلتزموا بها وجوب مش غصن عنهم وجوب باختيارهم باختيارهم بعد معرفتها بمعنى إنه مثلا أنواع الأطيسة إذا كان ألف باء وإذا كان باء جيم فالف بيكون إيش جيم يعني لا يستطيع أحد أن ينكه هذا الاستدلال هذا نوع من أنواع التعقل وضحتي في المسألة هذا نوع من أنواع التعقل إذا كان ألف أكبر من باء وباء أكبر من جين فالف مية في المية تكون من جيم ولا أكبر بل تكون أكبر من جين هذا نوع آخر من أنواع التعقل ووضحتي ال, ال, ال الكلام إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لا خالق غير الله سبحانه وتعالى والخالق هو المدب والمحي والمبدئ والمعيد إلى آخره والحكم يتلزم التقييد. واضح كيف المسألة صارت؟ الحكم على الـ الـ الـ الأشياء مش هو الحكم هو معناه المنع أو التقييد نسبة شيء إلى شيء. معناه لما تنسب شيء إلى شيء تمنع هذا الشيء أن ينتسب إلى شيء آخر. التقييد في نوع من التقييد. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق والحكم يتلزم التقييد. فهل يوجد حاكم غير الله؟ في الأصل إنه ما يكون هناك حاكم غير الله سبحانه وتعالى. ف إذا عرفت بعض المقدمات يجب أن تؤمن في نتائجها ولوازمها فالقول بأنه كل واحد له عقل معين لا يسلمه طبعا هذا يعني مسألة يعني عميقة جدا يعني بالتاد قلنا إشارات إليها المقصود أنه العقل واحد معناه أنه الأدلة الكلية التي تجمع بين الناس واحدة ولا يجوز أن يقال ان العقول تتساوت يعني تختلف بمعنى إنه ما تعقله أنت صحيح، عقله أنا باطل أو ما تعقله أنت جائز، عقله أنا مستحيل. هذا كلام باطل. ولكن العقول تتفاوت من ناحية التفاصيل ومن ناحية سرعة الإدراك أو عدم سرعة الإدراك. أما مانيةها فهي واحدة. الأساس في المهية وأساس التكليف على أساس تعلق التكليف بجميع الناس هو كون العقول واحدة أصلاً. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. ودليل وجود هذا الانتكاب قوله تعالى فعلا أنه لا إله إلا الله ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحقيقة المعرفة هي الجزم المطابق للحق عن دليل وشهادة تنبني على العلم لا على الظن وغيره فالشك والظن والوهم لا تكفي لعقول دلبيكرون. نعم. إذا وجه الدلالة يعني وجه الدلالة على وجوب المعرفة ما هي المقصود ما هو المقصود بالمعرفة هي العلم العلم بأمور كلية عن الله سبحانه وتعالى أو بعض الأحكام اللازمة الثابتة لله ولسلطاته العليا دليل وجود هذا من العقل إن هو هذا الثابت في نفس الأمر. ويجب أن تعرفهم هو المطابق لحقيقة الأمر ويوجد أذلة عقلية مفصل أكثر من ذلك يعني نوردها نصلى الله في يعني عندما نشرح كتاب يعني مفصل أكثر من هذا الكتاب دليل وجوب هذا من الكتاب قوله فعلم أنه لا إله إلا الله فعلم هذا أمر مباشر والأمر يقصد الوجوب فعلم أنه لا إله إلا الله ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن مفاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وجه الدلالة من هذا الحديث من يحكي لنا وجه الدلالة على وجه العلم نعم لأنه المفروض أن الشهادة لا تكون إلا عن علم وأول شيء يفقط القتال هو الشهادة فيكون هذا من أول الأشياء التي يجب العلم بها مقصد الشهادة هو أنه لا إله إلا الله وأما نعم في حديث يعني أوضح دلاله من هذا على معنى اللي هو حديث سيدنا معاد يا معاد أنك تقدم على قوم من أهل كتاب حتى إذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله اصدقوا عليه هذا أوضح أنه في معه بلا شك بلا شك وهذا دليل قوي في الدعو ولكن أنا أوردت هذا حقيقة لهدف معين أنه الفصل بين المقاتل أو بين الشهاد